سورة الشعراء صفحة ثلاثمائة وسبعة وستين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسئين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أَعْنَاقُهُمْ لها خاضعين وما يَأْتِيهِمْ من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عَنْهُ عرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستاذئون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 يا أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يبتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين بِكُلِّ بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون آه إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بإذة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقه ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. سين مين؟ تلك آيات الكتاب بقول الله سين مين. هذا هي منها أبرعان. طاء وسين وميم هذه هي وأمثالها الحروف هذه بتتوى منها القرآن يعني الحروف الهجائية هذه عندكم الحروف حروف اللغة العربية هذه عندكم حروفكم ما جينا لكم بشي غريب هو من كلامكم نفس الحروف هذه لكم لانه لو كان غريب لو ما استطاعوا لو جاب الهجة ثانية ولا لغة ثانية كان, كان لما الحق حين ما يستروا يجور مثله نجال هذه دينا نفس الحروف حق طاء وسين وميم وكل مره ياب لنا الف مره والالف لام ميم مره كاف ها يا عين صاد كل مره يعدد حروف قال هذه الحروف هي حروف القران تلك ايات الكتاب المبين هي هذه الحروف يعني هو مؤلف من هذه الحروف ايات القران هي مؤلفه من ايش هذه هي ايات القران يعني القران مؤلف منها الكتاب المبين لما الكتاب المبين قالوا هنا يراد بها القرآن والله يقول السورة نفس هذه السورة المبين يعني الواضح واضح في معاني واضح في أنه من عند الله واضح في أنه معجز ما هم ممكن ايش ما ممكن بشر أن يصنعوا مثله هذا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وإن كان النبي يهتم يقول لهم يهتدوا ويتعب وي يعني ويعاني قال, لما قال الله ما كان الله كف نفسك لعلك باخي عن نفسك بيقولوا لعله الاشفاق لكن هنا ما هو ساب نقول اشفاق ما متكلم ان والله بيقولوا كأنه قال للنبي اشف على نفسك كبات قلت نفسك لعلك يعني اشف على نفسك كأنه بيطلب من الله انه يشفق على نفسه لان كاي يعني قد يحصل له امر متر من هذا يعني من الاهتمام هذا بهدايتهم. بايا. نعم باخع النفسك يعني جاتل نفسك, جاتل نفسك. باخع النفسك بخعل يعني قاتل باخع قلت نفسك قاتل لنفسك لانك باخع النفس قال بيقول باخع يعني باخع مثلا الشاه اذا ذبحها ما يعني دخل لها ما النخاع قال لعلك انك باخع ألا لعلك نفسك الا يكون مؤمن قال جبال لان ذاك قلت نفسك لأن لا يكونوا مني. يعني حين ما يؤمنوا قباتك تقولون نفسك حين ما آمنوا فلا تتبر كذا عندك ولا أت... تتأثر إلى هذا الدرجة إلى حد منك باته ودع نفسك وتباتك نفسك حين ما يؤمنوا ما عرف ما عني شيء أصلاً يؤمنوا بل قوة ما بلاني شيء تقول لهم يقول لهم يعرفوا إن بدهم يؤمنوا آمنوا بدهم يكفروا وكفروا لأن السنة الله حافظت التخير عباد ما نشتى في... لا تلبس فيهم لما يؤمنوا ما لونشتي قال إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أنا لا لها خابين ما لونشتي كذا عندك من نزل جهده نبل من معجزة تجزرهم يعني تلجئهم إلى الإيمان لا تلبس فيهم لما يؤمنوا أصحاب ما لون بدنا إن شاء ننزل آية عليه أن ينزل عليهم من السماء آية. لو تقول إن إحنا ننزل آية يضطروا إلى الإيمان بيحنجو كذا مثلاً يجوا بالساعة كواكب ولا يجوا بحاجة حشرات تخوفهم ولا يجوا في الجبال فوقهم ويهددهم جمعة ولا قالونش ما يعني من هذا لون ننزل مننزل لكن ما نشتري ما نشتري نحنا نفترضهم إلى الإمارات ما بل نشتري نعرض عليهم تعرض عليهم هذا شيء لا ما نشتري لا ما نشتري نحنا نحن يدخلوا بالضرات ما هدده إيه, إيه, إيه ما هو بل الجبال نشتى إنهم يختاروا هذا الطريق. إذا بدّهم يختاروا اختاروا يعني كأنه يقول الحين غد النبي يلبس جارو. يعني قال بعد قلت لنفسك هو يلا تشيم منو لا. ما الشيء ما بالغف باكذة. بالغف. نشتى هم إنه مخير. إنه ما لو نشتى. نحن من نزل الآية ما عاد يحتاجوا منه كلهم مكرهين. يعني بالغف. إن شاء الله نزل عليهم من السماء آية فضلت أنقهم لها خابينهم يقولوا يخضعوا لها. يعني بوا استعمل الأناق لأن هذه بت يعني بت يعني تمثل الف الخضور يعرضواه لأن هاذا بيقول بيأج برسهم. فظلت أنا قوم الأخافين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدثين إلا كانوا عنهم عربين قال ولا فالفهم ذولا لأن كل ما جاءهم من حديث من ذكر من الرحمن إلا مفرود كل ما أتا من الرحمن شيء يأتي الله أشياء جديدة بحسب الواقع يعني نتأثر مفروض تأثر بهم قال الله في الدولة ما نفعتهم كل ما جاء شيء جديد والمفروض أنهم يؤمنوا به كل ما يشكذبوا وما يأتيهم من ذكر من الرحمن أنهم محدث نشكي شنك قال محدث يعني كل ما تجدد لهم يعني كلام من عند الله وذكر من عند الله جددوا الإنكار والعناد ما يأتيه وما يتيه من ذكر من الرحمن محدثا إلا كانوا عنهم أربين ما أدري فقد كذبوا فسأتيهم أنباء فقد كذبوا وبرجع يعرفوا لأن بيكذبوا بالقرآن بيكذبوا رسالته برجع يعرفوا خبر هذا الكتاب وخبره يعني هم كانوا يكذبوا بالكتاب وبالنبي فبرجع يعرفوا أنباء هذا ما كانوا فيه فقد كذبوا فسأتيهم أنباء وما كانوا فيه هذي بيشخروا منه هو القرآن ويشخروا يقول برجع يعرفوا خبره برجع يعرفوا في الحين صلى الله عليهم أقوبة, سلط عليهم أقوبة في في المعارك يدروه حيني زادوا ما تدروا جاب يعرفوا ما حق وإن ما هو كذب يعرفوا يجي عليهم يعني ينزل عليهم الله العذاب وكذلك بأسف ورغوا الله في الآخر ألمهم حين ينجر عليهم الله العذاب وحين يروا الموت برجع ايه برجع عرفوا إذن عبتها شيء من التهديد أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم قال ما بيروا الأرض كم أنبتنا فيها من النباتات من كل يعني كل نبات قالوا فيه زوجين يعني فيه ذكر وأنفا قال ما قد راحظوا نحن بقوا كل نبات في النبات زوجين اثنين كل النباتات يعني تجعل تستمر وتبقى وهي نعمة كبيرة لهم ما بيستفيدوا يعرفوا قدرة الله قدرة نعمة الله قدرة منها والذي يستحق العبادة ما يكفيهم هذا الأمر ما يشتري من زوجهم نوعين لا من كل زوجين كريم ايه من كل زوجين كريم كل اثنين يعني الزوج الاثنين كل الصبرة نوعين لا ما بالضرورة من كل زوج يعني بيجوا جسمه ما ذكروا انثاء من ذو جين كريم وقال كريم معناها هنا كريم يعني انها نافع ومفيد لان الكرم هذا عين ما وصف حسب اذا وصفت انت الرجل بان كريم يعني باخذ فهم في المعركه وان في المعركه كريم في المعركه يعني شجاع وانه النبات كريم يعني ولا ثمره كريم يعني نافع ولذيذ في شيء نافع ولذيذ هنا في الحين كريم انه يستعملوا في كل شيء حتى ما يناسي يعني وصف ما يتحلف في كل شيء ما يليك بها إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين قال هذا في هذا يجعل يعني من كل زوج يخلق لنا من كل زوج وكل النباتات وكل الأنواع هذا فيه آية آية مثلا في إرفو أولا أنه يخرج بيخرج ربما أنه يخرج النباتات ما كانت موجودة ويوجدها الدليل عنه بيصبر يعني على البعث وايضا آية لهم إنهم يجربوا قدرة الله وإنه هو المنعم عليهم وتدعوهم إلى الإيمان لكن وما كان أكثرهم مؤمنين أكثرهم ما بيأمنوا ولا بالرب وإن ربك له هو العزيز الرحيم يعني هو الذي لا يحتاج إلى أحده هو في نفس الوقت رحيم بهم حين ما يعجلهم عبوبة عزيز ما هو في حاجه أحد ولا هو في حاجه عباده تحد ولا سجل بل هو الذي بيرجع الى في الرحيم إنه رحيم بهم حتى انه ايش ما بيعجلهم ما بيعجلهم بالعقوبه واذا نادى ربك موسى ان ااتي القوم الظالمين ربما انا اذكر اذ نادى ربك موسى حين الله نادى موسى بلا كان احنا نقول نادى احنا ما قال اوحى يعني بالصوت صوت ربما استجاب مرتفع. اسمع موسى اسمع موسى الصوت بنادي. يعني من الله خلق الله فاذن ربك موسى ان ائتي قال اذهب الى اي هذا النداء شو يعني قال ائت ربما ان هناك تفسر مش النداء ائت القوم الظالمين اذهب الى القوم الظالمين قوم فرعون فنظروا حين قوم فرعون ما حسبان للقوم الظالمين قال هناك يدينين إن في أنهم قدم أصبحوا فأنهم يعني على مذلئاش في الظلم من قوم فرعون فقال حين كما واحد ظالم جاء قلنا هذا فرعون حقل قوم فرعون كذا حين قال قوم فرعون قال قوم الظالمين منهم الظالم قال قوم فرعون لأنهم ظالمين فقال قوم فرعون ألا يستكون ما يعني مهم حد يخافوا يخافوا عذاب الله ويخافوا بأسه يعني قال ربي إني أخاف أن يكذبون أجاب الرسالة على ربي قال أخاف أن يكذبون خايف أن يكذبوا وما ما أنجح في المهمة ويضيق صدري و... ولا ينطلق لساني ويخاف ويخاف إيش و... جواب يعني تعني يعني بذكر بيذكر عدة أسباب خايف منها أولا خايف أنهم يكذبون قال إنه قال يضيق صدره يعني كان بي ما بيت تحمل زيادة ما بيتحمل تحمل زيادة كان ما كان بعرفونا في غضب في غضب شديد والرسالة تشتيرها وثاء وسا فالصدر فحابه فالصدر كان لهم أنا خايف يعني أني مصرق بس هنا ينفهم إذا قالوا الاعتذارات هذا لا نفهم أنه بيشتي اعتذر يعني لا يروح ما بلا إذي كان خايف ما ينجح بيشتي يقول ربي أنا كذا وكذا أي أنا قال لي أخاف أيك الجبل ويضيق صدري يعني ما فيها وسعة أنا جد يتحمل إذا ما ولا ينطلق لساني أيضا لساني فيه شيء مثقل يعني هو صغير أخر يعني جمرة هو صغير لا قال مقرس حفر عنا قال أكسر ما تبي من يجي قال لا قال الساحة تلها جمرة وسام راح اكل أكل الجمر حتى هذي خشمه قالوا يعني إن ماذا تبى أدري هذا صغير طبخ سريع وجاءت حامد قال إنك دوه ماذا تعمد ما هو تصرف طبيعي فقالوا جاء جاء في في لسان الشيء يعني احتبس قليل لسانه ورجع قال هنا خايف ما ما ينطلق لسانه مستر عبد الحلا قال ولا قال وين في خلبي ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون فرسل إلى هار نجعله رسول معي لجل انه با يستر يتكلم قال هو أفصح مني في آية ثانية لا ارسل اله هارون يجي منه ارسل اله يعني كأنه يجعل رسول معي يجراه فيك لأنه قال في آية ثانية ايه قال انه يجعل لي وزر من هارون اخي يجعل لي وزر من هارون لا في نفس, نفس المراحل الى فرحان ولكن يقول لك ان يكون هناك افضل من اجل هارون يكون يكون نبي يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان ان فارسل لي هارون يجي يساعدني وقلنا لهم في آية ثانيه هو افصح مني ثاني جني يساعد في الدعوه وفي الكلام ورهم علي قال وراهم على يدهم يعني قال عاد عليالهم ذم يعني عاد علي من قتل كتات منهم نفس وعاد علي تبعت هذا النفس عاد بحد عاد علي حد لهم نجي الكتات قبل قبل يعني ما كنت عندهم ورهم على يدهم فأخاف أن يقتلونني بسبب ايش إيه وهو أيضا حتى من هذا قالوا مبلغ خاص يقتلوا ولا يستطيع يجفر منه. كان كبير هذا الأمر إيه ما ذبلي يبلغ من الرسالة و... فقال ولم علي يذنب فأخفى أن يقتل مع ذلك كله على التعلولات هذا قالك هل لا هنا قال خلاه للرد والزجر زجر عن هذا الكلام وكان فيها شيء مستوي خلاص إيه يعني إحنا قريبون لا أتخلى عنه كان هكذا ما تقريب كل شيء هنا لكم أولاً يعني كلام تعالي الله موسى ما هي باب يعني بدوله أهل عزاري اللي يبطل معي رفض خائف ما ينجح يذكرها الرب مع ذلك ربي قال ها كلا فدعه نجرف هذا اللفظ كلا كل لأنه يعني ربي تقريب كل شيء وعارف كل شيء ومتولي كل شيء ومتابع كل شيء فإذا قال يعني ارتد عن هذا الكلام فاذهبا بآياتنا اذهبا عن سوى أخوك هنا اذا انتشهد الوعد له يعني خلاص عن سوى أخوك اصبحتوا مرسلين اليهم فاذهبا ايش كلا فاذهبا بآياتنا بآياتنا وبانهب لكم آيات فقال الله من عندنا في اكتب يعني ما بنجعل لكم أي ذات من عندنا فهذا بآياتنا إن معكم مستمعون. نعم قال أنا مستمع إحنا مستمعين يعني بنا مدركين مدرسين كل ما يدورنا فيه فلا الله خافوا أنا معكم يعني حاضر معكم عارف كل ما يحصل. حين تكلم حين تدعو عليك فلا خاف من أي شيء. جاء وعد بالحفظ يقول إن معكم مستمعون. ولعانا هو التفتيح كلنا. قال أنا حاضر ما عليك إن معكم مستمعون. فأتيها في العونا. فقول اننا رسول رب العالمين ذهب الى فرعون يقول هذا الكلام رسول رب العالمين رسول هنا على بالجس يعني مرسلين من, من عند رب العالمين من رب العالمي لأنه يعني هناك رب يعني لأنه كان هو رب العالمين قال رسول مرسلين من رب العالمين ان معنا بني اسرائيل يقول المطلوب يعني إنه يحرض على اسرائيل لأن بني اسرائيل يعني اندماع يعني تابع يوسف اندما عليه يعني قبل يوسف اخذه يعني السيارة واخذه بعد ما كان في البيت وذهب الى مصر ورجع جلس وتربى هناك ونشا وفي الاخير جاله ذريه وجاب اخواته معه قاعد يجلبهم وجلسوا بني اسرائيل ابناء يعقوب يعني كانوا كثير يعني يقدم جرية كبيرة لكن بعض بيجع استعبدوهم المصريين الأقباط بيقلو لهم فرعون والأقباط استعبدوهم ويحولوهم إلى عبيد ويسخروهم في الأعمال ويهلوا يسواهم خداموا فالأخير جاء بيضبها الأطفال فقال ها أريس الهمين فلسهم بخلها ميوني بني إسرائيل ما بني إسرائيل لا ما هم بني إسرائيل ولأنه مصري وكان والباقي أكثر ما هم بني إسرائيل ما بلا أسرة بني إسرائيل لا بلا يمسك أنا أرسل إيه؟ قال ها ارسل معنا بني اسرائيل بن ارسلتهم معنا وبس وين بيرجعوا الى بلادهم لا بيرجعوا يخلفوا الى بلاد الشام إيه ارسلهم يعني اطلقهم لا ولا اطلق اطلق الارسال ولا طلع ارسلهم يعني انهم ضايق عليهم حاصلهم يعني يجعلهم عبيد والناس وين خدم عنده ويعني محاصلهم فكار ارسلتهم اطلقهم ايه ارسلهم يعني اطلقهم يارسل لك بهاك يعني اوصلها عندك خلاص افلتهم خلالهم جوا معنا ان ارسل معنا بني اسرائي فركاف جواب عليه فرعان قال على من ربك فينا وليدا ولا استيهينا من عمرك سنين هذا انت كذب عليه يعني كيف يقول ان احنا رسول قال ما حلا ما جاء انت مفلوت بايع ما, ما بلو احنا ربيناك احنا قلت شينك رسول احنا قلت شينك رسول وقد انت كذا احنا ما بلو الحين يقول لسناك مش الشارع ولا لذي ناس ورب ناس وعديك صغير ولدي يعني صغير أرمن ربك فينا ولدي ولا بستينا من عمرك سنين بعثنا عندنا مدرسة وحنا بن يعني نحنا بننعم عليك وعذد فع وفعلت فعلتك التي فعلت فعلت, فعلت فعلها يعني فعلها قالوا لنا إذا فيها يعني تهويل قال سويت الحاذي فعلها الذي فعلتها هم ما هم ما يذكرها قالوا من باب التعظيم التهويلها وسوين فعلتك الذي فعلت لفعلتها اللي وأنت من الكافر فعلت فعلتك الذي فعلتها، انتها وانت كافر للنعمة يعني ليش كافر يعني احنا أنعمنا عليك ربيناك وفينا صغير وأنعمنا عليك وذاه ورجعت تروح. تقتل واحد من أصحابنا يعني الناس كانوا بين بنا كانوا يستعدون بني إسرائيل ويروهم جنس آخر يعني ما يحترموهم ولا ينفعوهم فقال انت دخلت انت معاه بني إسرائيل عليهم لانه جاء خسام بين إسرائيلي ونزع بين إسرائيلي وقبطي قال بني قبطي لهو الخبات حق فرعون في عن المام هذا الإسرائيل الخبات حق فرعون ورجع قال قام موسى مع الإسرائيلي وضرب لهو ده ما ده كان كذة ضربه قال حين المفرض ان احنا اهتمنا بقى وراعينا ورجعت ورحت تقوم على علينا ويلة الواحد وقال لنا أنت خبرنا يعني انك خبر انت النعمة فعلت نتين قال وانت مي الكافرين مش هذا المعين وفعلت فعلتك الذي فعلت, فعلت, فعلت, فعلت, فعلت وانت مي الكافرين فعلت انت وانت كافر يعني وأنت يعني يا جي لا النعمة فقال مالاعم عليك علينا ما لا كان ما أخذناك خلافة للقياس قالوا لا يشترناك سوى انت كذا يعني وده الحين انت, انت, انت كفرت انت النعمة يعني ما فيك خيال وده الحين قد تشترناك وده الحين قد تشترناك رسول فانيش يقول كذا لا ما شيء لا شيء انت كفرت انت النعمة وبعضهم عاد قال عباس بر احتمال اخر قال فعايت انت فعايت وانت انت كافرين يعني وانت ذاك اليوم جاء مثلاً ذحين لأن ذحين أنت تقول بهدين جديد والناس تفر جاء وجد كذا حلا دين يعني جاء وانت أيضا ذاك اليوم كانت كافه وذا حين تبان تقول لك رسول هذا سفيرة آخر أجاب موسى قال فعلتها إذن قال فعلتها فذ إذا بيقول إذا حرف جوابه الجزاء جواب عليه قال إني على فعلها فذ ذا قوة يعني قلت ما أقول بالله ما أتخاف ولا أنكر الله قال أي وفعلت فعلت هاي جزاء. يعني كأنه إنه قال كيف تب جازينا نع ان ربنا فينا وريده وجلسنا فينا يعني من في عمرك سنين وجالس تروح تفعل فعلتك تكفر نعمتنا قال لا فعلتها وجالسها كم فا جالسها كم وم... يعني قال فعثها إذن وأنا من الضال يقول فعثها أنا وجازه تقص لكن لأن الجزاء هذا ما هو إيه يعني ما هو جزا ما ما نعمه عليا في هذا فأنا فيقول قديلا بعد ما نعمه علي قال كيف نعمه علي ما ب... وش وصله عنده مثلاً وش وصل مزار إلى فرعان ما في الحين جاب أيضاً بني إسرائيل وقتل الأطفال وتعبت رجع وصل عنده. خافوا لو خلاها ما منحتاجه وانا نعمها قال كان خليمي عندها ليه بس لا تتلحد ولا ما اذا انت المجرم فانه قال اذا الحين قعت عندك هو انتت المثبت فانه قال المثبب انت يجينا انت على الناس وتعديهم وقتلت الاطفال حتى حتى وصلت عندها <تصفيق> تمام وايضا قال ايضا انت ما فعلت لي فعلت فد اني فعلتها لكن ما جاء هنا ما جبد انا نبي ولا انا رسول ان كثر الفسد في الناس فعيتها اذا وجفت وجا وانا ما جبد انا داري احكام ولا اقدم ما كان جبد نبي لا لكن ربما انها غلط يسوي كذا ولا بعرف كل ما وجد قال في هذا الامر فأسفى إذن وعلى من الظالم قال ما جابتنا أنا صح ما جابتنا ما جابتنا نبي لا نعلم إذا عبدالله إذن عبدالله إذن هم جواب لك سألة. سوينا قال يعني لكن ربما أن <سؤال> إيه جاه ده شو لكن لأن في الوضع في الوضع كان قبشي الشيء على على الاكبر إنه رجال يضربون جبا إنه رجال يضربون جبا كان يستاهلوا قال سفرت منكم لما خفتكم قال انا فايت ها ما يقدر انا في وسفرت منكم خربت لما خفتكم خلي الغث منكم فراها لي ورجعها له فواهب لي ربي حكما فما عدي غار ولا عدي خايف الحين قلت انا ايه قلت عند ربي وقلنا انا هنا ميز من عند الله يعني ما عندي خايف لأنه قال أول مرة كان أخاذه هارف ودرحين أرجع يعني ما عبقر خور لي ربي حكما الحكم يعني المعرفة ففف الأمور والحكم والحزل العزل الحزل أنه يعدل كيف يحكم بين الناس هذا الحكم الذي جاء عند ربي فهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وجعلني رسول إليه وذي كان يعمل تمنها علي أن عبد تبني إسرائيل قال بتمنن علي هذا الحين اني قعدت عندك وما كنت تربيت عندك انت ولي وانا وليد وقعدت عندك اكثر من سنين قال لي انك بتمنن علي اجل انك انت دي حبه بني اسرائيل عندك السبب يعني ما لك فرض فاني قال ما لك فرض الاثر لانك انت السبب انت تيجي انت تقتل الناس وتعبدهم تكسر الاطفال حتى اضطرهم ايش يقولوا بخاف منك ولا ما كان بحاجتك ولا هي كان أبعد بأنه لي ولا أحكي لكن حين فرمت أنت اضطروا أنهم يعني في للأيام وانت أخر اذا ما لك كان يقول وتلك نعمة انت منها علي أن عبدتها قالوا لي أن عبدتها بعضهم يعرفها يقدر لي أن وبعضهم يقول وتلك نعمة يعني أنك يعني بتجعل سعبي داخل بني إسرائيل نعمة من ننبه علي يعني فالواضح ما الأمر ما هو إلا سعديد أسفل الإسراء الجار قالوا تلك كلمات قالوا بعضهم لمبتدا قال زلمخشين لمبتدا ومبتدا <تصفيق> مجهول ما هو بي... ما هو بيشار... إشارة إلى الخبر وتين كلمات يعني وهذا هذا فعل إنه تسوي كذا وكذا نحيله كذا تين ك كلمات أن عبدتها أن عبدتها هو الخبر يعني كأنه مفسر خبر يفسر المبتدا <تصفيق> إيه، دي عندك تلك الذي يعني التعبيد، التعبيد هو نعمة، دحين بتمنن عليا لإنه عبّر عن جعله عند تربيته عنده، إنه في الواقع ما هو إلا استعباد لبني إسرائيل وكأنه أبهر، قال هذه عندك الن نعمة إنك تعبد بني إسرائيل هو نعمة تبنّا بها عليا، إيه، لأن في ولا سينكار عليه، وتلك النعمة سمت منها علي أنا عبدت بني إسرائيل، وده معناه يمير. خبر تلك وبشر له يعني وتعبيدك تعبيدك نعمة اه تعبيدك هو نعمة بتجي ايه وتلك نعمه انت منها ايه تلك يعني تعبيد هو نعمة لا لا لا بدل يبدل يعني يعني التعب دي نعمه يعني كاني في قلت التعب اللي عندك ونعمه بتبقى اا تنسى ان عبث ابن اسرائيل ما قدر خبر ما عنده اه يقولوا عرفها كيف هذه قالها عن تلك نعمه منها. أقال انت منها قال أن هذه عندك المجلس عندك في لانك عبث تنمنه لكن لدينا هناك افضل من من سامع علنا من حمله وسع ماشي دي عندك نعمه والله على الاخبار عندك نعمه يعني بني على ويجي له ما يشمعنا خلت عليه قالوا لنا من محلها قلنا حين جعله رباه وجلس عنده سوال وين جواب على قالوا لنا الجواب افهمه حين قلت له قالوا لنا اليمه هنا مع يعني ما دا يرض قالوا قد هنا قبل نعمة نعمه تعبت بن اسرائيل يعني فالواقع في الواقع بالك لا هو تعب خصوصا بسبب تعبد بني اسرائيل كان له ذهاب بعثي أهل نعمة. إذا حينجي إذا واحد يبتل إذا حينجي واحد يبتل واحد ويجا يهتم بنا ويجا يمدحني يهتم بنا. قال ويش يمدحني أنت فأنت بيج لأنه ما هو السبب في الواقع هو هذا. قال قال فرعون ارجع سكت فرعون من هذا الأمر. وأنتقل إلى قال فرعون وما رب العالمين. إنه قلنا لك قالوا إن إيش قالوا يا رسول رب العالمين ما جواب عليهم أول شيء استنكر عليهم أول شيء قال كيف أنت بأنت الله تذا وقد شينك رسول ما بالله قبل نهتنبه أخو ذا وذا وداه حين قل شينك رسول لحين أرجى مع موسى وجواب عليهم رجع قال ها هو رب العالمين قال فرآن هو ما رب العالمين قال يعني موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين إذا أنتم ناس بتفهموا وتفكروا وتستيطوا يعني بتأروا يعني بايح لكم ميقين لأن العاقل والفاهم الذي ما أحده بيسترعي يركب إفهم الأشياء ويقل منها على نتيجة إذا أنتم من الناس ذي باتشتر إذا أنتم كذا ممكنين فهذا هو رب السماوات والأرض قال لمن حوله يعني إن هذا الأمر يستطيعون أنكم تيقنوا إذا بدكم ان كنتم موقنين فهو رب السماوات والأرض يعني هذا أمر واضح إن رب العالمين هو وذي خلق السماوات والأرض وذي ما هو أنس ولا واحد مخلوقات ما هو السابق إن كنتم موغنين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون فرعان ما مع الدراف يقول الآن قال له تجواب قال رب هذه خلقتي يعني قال وش هو رب العالمين قال هذه خلق السماوات والأرض وليباني قال ها حين يرجع مع الدراف يقول عدم يتحجب ويستاذع انهم قال ها تب تسمعوا قال هذه المرايح حوله. لا تستمعون. يعني عدم يتحول لا تعجب استنكار بالتعجب بتعجب عندنا الرجال بسمعه. ما عدروه يجيب عليه. عدم يقول للناس قال أنت ما أنت بسمعه وإيش بيقول ذا؟ بيقول أنت بسمعه وإيش بيقول استنكار عليه؟ يقول الناس عمي قوموا استنكروا لأن جاب حاجة في الواقع هو جاب حاجة. غير ما وغير هو غير ما تاني. أي شيء جاء إلى الأمه خلين عليه. والوادع أنه مع عد رأوا قال أنا على... قال لمن حوله. قال تسمعون. قال ربكم رب آبائكم قال قال موسى ربكم ورب الأولين. حلق السماء وسوى هو ربهم يعني حلق أنت حلقكم أنتم وحلق الأولين. لحين قال موسى قال ربكم ورب آبائكم الأولين. جاب على ثاني مرة يعني أول مرة قال رب السماء وسوى عظيم ما بينهم ما إين كنت قال قال. ربكم ورب آبائكم ربكم منتو وذي خلقكم منتو له من كلام موسى قال ها خلقك خلقكم منتو خلق كافر عنه وخلقكم كلكم يا وخلق آبائكم الأولين إذن ها دي اشتعد العبادة فذي خلقكم ربكم يعني الخالق لكم قال ربكم ورب آبائكم الأولين وجاء موسى يعني موسى مع وقال الدراهيور فرعان جواب قال إن رسولكم الذي أرتل إليكم المجرد قال ما نهاجد لك عزاء ما دراه يجيب عليه؟ قال كلا. للسواج عن من هذه خلق فيرعان؟ ما هو سائر الذي خلق ناسه؟ والذين ما كان أحد وجأوا يس. كلهم كذا. كيف يشينه رب؟ الرب أنهي رب العالمين. <تصفيق> إيه ما سائر إذن أي واحد مخلوق ما, ما سائر ي الاله؟ يجيب عليه قال أول شيء خلق السماوات والأطفال هذه خلق كل شيء هذا هو الذي سائر عباده وصي. والذين قال قرأ قرات سمعت وش بيقول ماذا الحين من ما الدره قال ربكم الذي خلقكم انتم خلقكم وخلق اباكم جواب قال ان رسولكم قال ما ماذا جنن واعاده يعني ذي ما المفلس ذي ما هو يتجوب الايمان ما الا ما يرجع يضحك ولا يستهزئ ولا يزور ولا يهدد قال ذا ان رسولكم الذي ارسل اليكم المجن قال ذا رسول الذي جاء فالحكم مجن فنا قال الحين قال ان رسولكم قالوا براء من بارس سخرية قال رسولكم الذي أرسل اليكم لهم يقول الذي أرسل إلى هو يعني بسخر منه وهذا كان يعني يدعي فهذا عندكم الرسول حقكم لاذا وما واضح إنه ذا ما هو رسول ما هو الله سخرية استهزاء من حين يسميه رسول واحد يقول أرسل إلى نعم قال إنه قال مجنون ما هو مجنون. مثل حين ييجي واحد الحين و وبدأ إن رسولكم إن هذا رسولكم هذا أي جاهل رسول كذا يحد يضحكوا على يتم الخربة قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرب جواب أجاب موسى مرة ثانية قال رب المشرقي والمغربي وما بينهما إن كنتم تعجلون إذا أنتم حق تفهموا ولا تقولوا بعد يقولوا أيه في رب المشرق والمغرب هذه بهذا الشيء مستجرون كل مرة من المكان رب المشرق ورب المغرب هذيل يتحكم أشياء تعود وتتجدد غافر واضح هذا يعني هذيل بيسوي هذا لأنه ما وسابر لا في الجواب إبراهيم جواب إبراهيم للمرد حين قال أنها جاب واحد جاب واحد وقتله المرد وجاب واحد محكوم عليه بالإعدام قال فقه فهات راحيت ذا ومثله أنا حي أمي قال رب قال ربي بيجيب بالشمس من مشرق سيغير نمرتك ما جاءتك برغيك فمثل هذه كلها ها هم لا يقول لك لا يقول لك لا يقول لك لا يقول لك ذيك يقول لا يقول لا لا ما بين المسجلق والمالك ويعني كل شيء ربه يعني الخالق والنفائل كل هذه الأمور قال لا إني اتخذت إلاءا غيري لا أجعل أنك من المسجنين ما دراه يجيب فرانك قال لا أمتنت غيري فاجع بأسجنة واجعلك من المسجنين قال عاد لا أجعل أنك من المسجنين عسى أن أبلغ من حين يقول لا أسجنة إني كان بيعذبهم بي... بي عذاب عسره بالمساجين وبي... كان بيحط طاله في حفرة بعيد و بيجي عذاب شديد المسجنين. قال قال ها يحطهم باي عليهم منهم ما قال باي بس باي يحطهم في دار يعطي عنه أذي بدهم معروفين انهم بيجي لهم ايش شده وعذاب قالنا ما أبلغ منهن قال له قال لا لا اسجنننا قال لا إن اتخذت إلها غيري لا علمناك من المسجنين وبصير كيف جواب يعني جواب موسى بجواب ما يعني ما حدرها كيف يسوي فرعون إلا يقول له تمام قال لا ولو جئتك بشيء مبين قالها باس الجنة وقلوها بلاك دليل واضح ما أستبر هنا يقول فرعون وقلوه ينزل دليل واضح دليل واضح على كلامك ورجع يقول ايه بس ينقلوه ينزل دليل واضح لأنه يعني ما عد حد ايش كل الناس بايش تنكروا على بقى بقى ما قلو باجيب يعني باجيبوا اذا ما بلامت عنده ما دراه يسوي هنا الضر انه يقول سمع ما باتي لنا بدليل كاب فإذا قال قال رأى لو جئتك بشيء مبين يعني تسجينني ولو جئتك بشيء مبين أو تجعلني المسجورين ولو جئتك بشيء مبين قال فأأتي به قال فرانك قال ها صحي دليل به المبين إن كنت من الصادقين قلنا لكم اضطر يقول هذا ما عدره كيف يتبر قل كان بدي يقول حقه بس قال فأأتي إن كنت من الصادقين فألقى عصاه رمى العصاء موسى رمى العصا فإذا هي ثعبان مبين لا إذا بيقولوا المفاجأة في العربي نحن تفاجأوا أنها تحولت إلى ثعبان واضح السهارة بي بيتحولوا خلاها ترى العصا الحبل خلاها ترى ثعبان يعني تراب كثير كذا لكن ما بجي واضحة قال ماذا خلاه يراه ثعبان واضح نحن نتأكد عندنا فقال قع سهاف إذا هي ثعبان مبين ونزع يده و قالوا ان اتعلم يده رأيه شيء يده قالوا يدك موسمعها قال قبل يجاي يدخلها هنا يدخلها فيه يجيب يعني يدخلها فقرة عوصدها ودخلها يعني يجيب الجمدة يجاي خبجها لو قد يجيب فيها نور يعني فيها بياض عجيب ونور كل جاغوا فيها جمال كل بدهم يتحذروا لها ما هو سابر كيف يفعله يجب جيب خواله يعني ببوعه لهم فيها جمال عجيب ونزع يده يعني خرج يده فاذا هي بيضاء ايضاً قلنا لكم إذا يعني إذا متفاجأوا بهذا الأمر فإذا هي بيضاء للناظرين الذين بتحذروا لها قال لما لأي حوله لنبجح مع التراويه سفن في قال لما لأي حوله إن هذا لساحر عظيم عليم من ذا ساحر بسيط حبيب بارس تحت، إيه، هذا لساحر علي يريد ان يخليكم من ارضكم بسحره لكن إن شاء الله سُرْمَب الله يشتيء يخرجنا، هين قالوا خرج محبني إسرائيل، اشتيء الله ويشل ويزوّههم ورجعوا خرجنا من الارض إيه يعني بيستحمل الحين ذكر العصرية. حاول يستفز يقول ها سر ما بلاش شيء خلي دنيا إسرائيل اللي جاب يشوا وشلو بلادنا وأرضنا ما في ما بسم استعمال حفكان برحمه قال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا سأمره؟ قالوا إنه جد... قال بعضهم قالوا إنه قد جد... قد في الواقع قد فاجأ جاره قد خاف مع بحش... وش... الدرجة يقول لا فما حد منهم قالوا بس أمره وهو ش الإجراءاتكم مش أمره هو رب العالمين يقولنا رب العالمين لقد اردت ان اكون اجل هذا المكان الذي اجل هذا المكان ما اجل هذا المكان الذي اجل اجل هذا اجل هذا المكان الذي اجل هذا المكان الذي اجل هذا المكان الذي اجل هذا اجل هذا المكان الذي يعني آخره وآخر آخر. وبعد في المدائن حايرين يأتوك بكل سحاح علم. إذا حز الناس حايرين يعني يشر الناس. يعني بسيب الناس بسيب إذا الناس ما في جنود الناس ويجمعوهم في يوم. وبعد في المدائن حايرين يأتوك بكل سحاح علم. لا ويدوروا أهل لا العاجرين. في المدائن حايرين يبحثوا عن سحرة. يسردون كل سحرة. أذهم خبراء السحرة. ساره لميغه يوم معلوم ميقاتي يوم معلوم يوم عدد هو هو يوم موسى يوم مدينه ونشر الناس بهذا ها ها ها ها قال ها ها ها ها موعد لا ها ها قال ها ها ها ها ها ها عيد يوم فقال هاي جمع السحرة لميقا في يوم معلوم جمعهم بذي عندك اليوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون بايتحضروا و بايتبسروا لعلنا ما يتيش نتبع السحرة إن كانهم الغالبين يشجع الناس بايتحضروا لحنا يتبع السحرة وهم بايقلبون هم كذا يعني في الأيش بيحيجوا وقد جاء حاجة واحد اجتمع حق عليهم قالوا هاتعالهم وحضروا بايي السحرة و بايي تبسروا لنا الحق فلما جاء السحرة حضروا للموعد قالوا لي فرعون لنا يعني هل لنا أجر إن كنا نحن الغال إذا فباجي لنا أجر منك قال نعم وإن لكم زلم المقرب بل بأذن أقربكم إليه وجعل صل لكم مكان كبير يعني قرب من الملك ما ما بلا قبلم أجره بعده يهتم زيادة يعني قدوه قدوه خائف قدوه إيه مضطر قال لا ما ما بلا بألف لكم أجره بقى أقربكم أصبح يعني يرفع مكانتكم ويجعل لكم إذا في يعني في الدولة أو يعني هم يرقيهم وإنكم إذا من المجربين يعني إذا إذا استطعتوا تغلبوه؟ قال لهم موسى أرجو ما أنتم تقولون طبعا هنا صار في بعض الذكر في بعض القصص قالوا إنما أن ترقي أو وإما كنا نحن نرقي قالوا ما تلقي ولا قال لهم ما ترقي ولا بنريحه قال بالأرض قال لا يقولون ترقي ورجع القو قال الحبال والعصي هذيلهم لهم اللهم بدي مدري كم علاك قالوا الناس تعجبوا جور يعني جمعوا كل السعارة وكانوا لذلك فضل خبرة إلى درجة بعيدة في السهر اللهم الثعابين والذي عندك بتجري العصي والحبال ذي لهم ذي راه الناس يعني ثعابين اه <تصفيق> فأقول نعم فألقى هنا نحتفر قال نعم قال قام موسى هنا رجع ايش احنا ما قال موسى هي قال لهم موسى algu ما انتم وما ايه مع ذكر وش جابين قال لهم موسى algu ما انتمكم جاكم من جو بدي بتو حطوا فالقى في يهم وقالوا بعزه فرعون اننا نحن الغالبين بسبب فرعون وعزه فرعون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقفهم ما أذن ما تخفى أحد يعني بسرعة اللذن كم مرة جمل واحد هيو ولبيه قبل طرح إيه كان بتلقف بسرعة بتقول بدي بذي جيبه كله قال ايش فإذا هي تلقفهم ما يكون يعني ما يعني تلقفهم ما فعلوه من كذب فهمي هذا ما عن سبب النجاح ما معي ما عنده عبد شيء ما عن يعني فعبا عن صدق ماذا أكل كل ال دولا حباله الأثيق حتى فإذا يتركه ما يأكله فقولوا بيسحره سعيدين جاء معذروه سحره خلاص ماذا قالوا ما عاد السحر إحنا دارين ما عند السحر وعارفين سيبدو وإيه وضعوه إيه لله قالوا عملنا درخس عليه ما ما عنده ما جهدنا نقول شيء واجه واضح أمر واضح ما فيه الشهر حينهم سحرهم ما عاد سابر يقولوا ما عاد سابر يقولوا ماذا يجي سحر يمدهرين أخبروا ايش الناس بالسحر قالوا آمننا برب العالمين ربي موسى و هارم قالوا انه ما هو سحر ايه تأكدوا, تأكدوا, تأكدوا. قالوا انه فيها ديابه موسى تأكدوا ما هو سحر لأنه ما ذاهر ما, ما بيسبر كذا ما بي درحنة حين فيه يحوّل ما بيتحول من المفذق لكن ماذا انها اكله ومعب بشيه ما معب بشيه مرة ما يقعد ندريه كم <تصفيق> قال له هو السحد في جابه اول موسى وقال به واحد من الوسط انهم يرحلوا عصا وفتطعتهم السن جابه يبين لهم لما... لكن ما هنا انه حرفوا اكلهم كلهم ولا عب بشيه ودولة سعره دي ما عرف الناس بسحد فلها... بسعبه اكدوا ما عفوها انا فألقى السعرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب نوسى وهارون قال آمنتم له يعني آمنتم له باستفن كيف أنتم تمنوع قبل أن آذن لكم آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر قال هاا وبعدين كان خبير قال ها ما بالله هو الكبير الذي علمكم السحر وانتم سدهت انتو يا انتم اتفقتوا سبروا هذا الدفع على الناس وانتم تلعبوا على الناس احتاج يغير كان نحن نفهم ان ما بيعدم الانسان من الا قالوا لا تعدم الخرقاء الا جهادات لاعب وجاديده ولا اي أي واحد يحتاج حسيده ولا هذا المجبر قال قران انتم بلا قبل ان اعذنكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر وذي علمكم وانتم سديتو انتم يا متفقون عليه يا وتشلو دخل فلا سوف تعلمون ها لا يوجد شيء قال ان يكون هناك من يكون هناك لكبيركم الذي علمكم من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون يعني من يكون هناك الصدق يكون هناك لو يكون هناك من ما هناك من يكون ولا اليمين, اليد اليمين يقطع ايقولوا ما خلاص يا قال يدي اليمين وري لي الشمال لا يجيهم بها وحده ولو صلبنكم اي لا ولو صلبنا النخل جميعاً فلنذمهم يثمرهم ال... ويربطهم فلا ايش في باع النخل شجر بعضهم بيسمرهم سمك كل ما لا كل سحر الله الرحيم ولا قالوا لا ظيره يعني لا بالي ولا يعني ولا ظر ولا عنا حاينين ولا مباهين إننا إلى ربنا مقربون يعني ولو مثنى بع جاءت إلى ربي هو يعني درينا بصد إن هذا كلام صدق وإن لو ما سوا أحد باين واه باين إذا ما ينتقل إلى ربي إننا نسمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا لنا كنا أول المؤمنين قال إننا نسمع أن يغفر إننا نسمع أن يغفر لنا يعني معنا طمع في ربي يغفر لنا وامل ربي يغفر لنا خطايانا أن كنا أول المؤمن لأن نحن نؤمن بشي يقفل لنا ربي قد احطينا وقد خلطنا في معدنا من باللوجي في وهذا الايمان الإيمان يعني هذه هو إيمان 371 في سورة الشعراء آية 105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 فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معي من المؤمنين فأنجينا هو من معه في الهلك المشحون ثم أغربنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أضعبت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأحلكناهم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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ قال تَعَالَى تعالى كذبت قوم نوح للمرسلين كذبوا قوم نوح كذبوا نوح وكان تكذيب نوح مثل تكذيب المرسلين وكان تكذيب الرسول مثل تكذيب لو لاحظنا أكثر من يكذبوا بيقولوا ما هذا إلا بشر يعني ما كل الأمبياء والمرسلين كلهم ما هم, هم بشر لأنهم بشر كلهم قال إذ قال لهم أخوهم نوح الا تبتقون يعني الا تبتقون الله ليه ما يعني يجيلهم باسلوب بأسلوب أنه ناصح لهم يحذرهم من عذابهم قادمين عليه قال ألا تبتقون ما بت تخافوا وتحذروا فانتبهوا نفوسكم يعني بي يعني بياج بسلوب الناصح لمن والخائف عليهم الا تتقون تتقون عذاب الله لانكم في في خطر عندما تفعل المعاصي وتنكرو ما جاء به الله الا تتقون إني لكم رسول أمين باكد لكم اني رس اني لكم رسول امين انا رسول من عند الله وامين قالوا كان معروف عندهم بالأمانة نوح معروف بالأمانة مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معروف عند دل... دل... أهل مكة بل بالأمانة امين معروف ويغبوا فيه لما دعاهم إلى الرسالة كانوا ما, ما ادروا قال أنا رسول من عند الله امين معروف بالأمانة فاتقوا الله واطيعون اذا اول مرة قالت والآلاء تتقون كيفما تخافوا وتحذروا عقاب الله كيف استغفر الله قال اتقوا الله واطيعوا كان يبين لهم كيف يتقي الله قال اتقوا الله فتقوا الله واطيعوا اتقوا الله استمعوا وسلامي واسمعوا يعني ايش كيف تتقوا لان بمتابعته هو تقى الله لان التقوى هي ان يشلمك الانسان ما امر به الله ويترك ما حرم الله فاتقوا الله واطيعوني واطيعوني يعني هذا في الوقت في, في الوصل واطيعوني يعني أطيعون بيقول نوح أطيعوني أبلغ حذفة لها تخفيفا فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر قال ما أشتي منكم مصلحة ولا منكم شيء يعني تفهموا ما ماشتي إلا مصلحتكم أنتم ويمعي غرض حتى ولا أنا, ولا تت... أنا متهم بشيء ما ماشتي منكم أي شيء إن أجري أجري قال بيكون من الله وما أسألكم عليه من أجر إن اجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعوني اكرر هذا فاتقوا الله ان ما يعيشوا اي غرض ولا معيشوا عن اي مصلحه الا من الله اذا انتبهوا لهذا الامر واتقوا الله واطيعوني قالوا ان اؤمن لك واتبعك الارذلون يا بنتابعه الضعفاء والمساكن قالوا هذا شيء اؤمن لك واتبعك هم لله المساكن والضعفاء والارذلون يعني أنه ما يمكن أن يتبعك إذا هم هؤلاء أسباعك استحذروهم هؤلاء المضعفة ومساكين فقالوا تشين تبعك وربما أنهم أصحاب مهن يعني يعني يعني حقيره أو كذا عند الناس فقالوا تشين تبعك وذولي أنك تبعك يعني لو تحناوية هم سواء ما هم سابر قالوا أنؤمن لك التنكر أنؤمن لك واتبعك الأردل طبعا قالوا وما الذي بما كانوا يعملون هنا اجاب عليهم لأنهم كانوا جعلوا الرذاله بالنسبه الى كان فدير وخسيس يعني واه يعني مهنه دنيه مثلا قالوا ها هي الرذاله هو اجاب عليهم بأسلوب اخر قال الرذاله في الواقع يعني حيجاوب عليهم في الواقع هي العمل السيئ فأنتم الحين تقولون إنهم أردلون لا وش تراني وما قالوا وما علمي بما كانوا يعملون وش ترانوا وش هي أعمالهم هي أعمالهم دنيئة هي أعمالهم زيئة أو لا أيوه عادة, عادة, عادة هذه الحرف الدنيئة بيجون بذمهم لأنهم بيكونوا بيستهلوا في, الأشياء في المعاصي وفي وفي أشياء يعني يستنكرها الإنسان ولا كان أخرى في البجنة أخرى سهلوا هنا الأردلون هذا عادة بيجوا الأرادل بيجوا عادة بيجوا كثير منهم يجيهم أي في و في المعاصي، و... قال و ذحين كثير منهم، قال هذا ما أعلم بما كانوا يعملون، وإيش دراني باعمالهم انا ما علي الا أحكم على الظاهر، ذحين الظاهر الصلاح، فإذا قال قال ما أعلم حتى أحكم عليهم إنهم, إنهم سيئين، أنا ر ما بنراه الصلاح لا مشيناهم حتى في في وقت المتابعة يعني أعزم ما هو بيس ويُعزم على الحرف الشيء ما جعل الحرف هارفظه فقال قالوا ما عمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي <تسخن> قال هؤلاء أعمالهم هذة ما أستفعني بها وحسابها في الواقع على أعمال هي صلى ربي <تسخن> ما أنا ما هي حسابها صلى ربي إن كانوا صيئين وفي ربي بقى ها قبل كانوا صالحين في ربي بقى يزيبهم فما عليكم من لا لا أخوهم يعني واحد منهم بقال لهم أخوهم أيه عادة كما قال أخوهم يعني واحد منهم بقلوا أخلقهم إذاه منهم كأنه قال واحد منهم لأنه يعني بيخاطب قبيلة فقال إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون يعني لو بتدروا المفروض أن حسابهم صلى ربي ما لنا حاجة من عمرهم ولا إحنا مكلفين بين ولا يعاقبهم إحنا بنزعي الناس يؤمنوا بالله ويعملوا ويخبروا لهم مش جابها ربي وما أنا بطارد المؤمنين أذي قد آمنوا وصدقوا منا راي اطردهم لأنهم ولا لامساتهم إن أنا إلا نذير مبين ما أنا إلا نذير أنا اخوفكم واحذركم من عذاب انتم مقدمين على بس ما أنا جاي اطرد لا واسوي على ولا نجاكم عليهم ولا هين ها؟ إيه قالوا اطردهم من عنده فأنا بان أمن. قال لا ما أنا طارد الهند المؤمنين. إيه وما على بطار دلمؤمنين طردهم يقولون هم مساكن ولا بعثا إن أنا إلا نذير مبين ولا أنا إلا قال نذير يعني رسول من عند الله حذر كن من خوف من إجاب أنتم مقبلين على من خطر أنتم مقبلين على مبين. نذير يعني كان مبين موضح موضح لكم قالوا لإن لأ لم تنتهي نوح لتكون النمل مرجوم إذا ما بدك تفرك هذا العمل والدعوة إلى إلا إله آخر لا إله إله واحد لتكونن من المرجومين يعني كأن كان معهم قاعده في بيرجموا بعض الناس وهانوا حتى قال بيرجموا لا يقدروا او يبتلوه رجوا قالوا اذا ما تركت انت ما نفعل بك هذا تكون من المرجومين قال ربي انهم يكذبون ها هذا اهم اختصار القصه استمر يدعوهم هكذا وصبر عليهم ألف كذا سنة إلا خمسين عاما يعني وخمسين سنة هو هم ما بيبقى. يعني عمل عجيب بل كانوا في بعض يقسم لهم لا بدهم ويجي كا بيجي الواحد منهم ينزل ي... عليه يستمر على هذا الدعوة تسعمئة وخمسين سنة لما عرفن ما هم ممكن ي... ما يعني ما يمكن إيمانهم وأنهم يجوز منهم فقالوا رجع بعدها قال إيش قال يا ربي قال ربي قال إن قومي كذبوا فافتح, فافتح بيني وبينهم فتحا ونجي ومن معي من المؤمنين قال يا الله هذول قوم كذبوني ورفضوا أن يتبعوا تعالما فافتح بيني وبينهم حكم بينهم حكم بيننا الآن وجعل حكم الفتح والحكم قال ففتح بيني وبينهم فتح طبعا الحكم إنه يحكم حكم فيصل يعني يحذب المعاندل قال ونجيني وإذا قال ونجيني ومن معي من المؤمنين هنا لو لاحظنا الآية بدأ, بدأ قال, قال, قال ربي إن قومي كذبون يعني جعل الحكم هذا ما هو رجل إنه للأذى الذي تبناله فبناله أذى منهم أذى كبير لكن ما دعهم آذاني في الله يحكم بيني وبينهم قال يا الله دولا كذبوني ما رضوا يستمعوا أي خلامه فالحكم بيني وباناً يعني إذا ما بل المسألة انهم رفضوا الانقياد لله هو بيطلب من الله هذا لأنهم ايه رفضوا الانقياد للأوامر فافتح بيني وبينهم فتحاً ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون طبعا إحنا في قصص أخرى كذكر أن الله عمره أنه يصنع سفينة وجل الله, الله كيف عن طريق الواحد كيف أنه يصنع سفينة معنا في مكان بعيد. بعيد من البحر مكان كان بعيد من البحر كان بيش تغربون أولا يقول الزرع ناخره بسرعه بشجاره وطلعه لما جاء لم أشجار حتى يخرجوا منها يعني أمرهم بزرعه يخرجون منها إيش يخرجونها خشر أعملنا أعمل في هذا الموضوع حتى وصنع السفينة ومن إيش ورجع بعدها جاء انزل الله يعني الامطار انزل مياه غزيره جدا والارض كفارت بل يعني بالماء حتى يعني استغرقت الارض ربما رب الارض اللي كان يعيش عليها في ذلك الوقت قال فان جاءه هو وما معه في الفلك يعني في السفينة الفلك وقال السفينه الفلك كذلك هو قال للسفن فلك هذا الله الذي يستعمل للمفرد والجمع يعني بيقدره هنا من رتبه الفلك يعني السفينة وانج في انجينا في العون لا نوح ومن معه في الفلك يعني في السفينة في الفلك المشحون يعني ايش ال... يعني المشحون كان له المملوك مشحونه بالركب لأنه ركب من كل الحيوانات ركب في ايش في السفينة من كل الحيوانات جاء <سؤال> كل اللي عندها الحيوانات يحفظ على النباتات كل يخرج كل يعني الارض كلها بس تقريبا ولا على ذلك فيها حياه فيها فيها وربما على الارض كلها يقول كذا على الأرض كلها نعم قال فان جاءناه من معه في الفلك من الحن. عندنا ثم أغرقنا بعد الباقي ورجع بعد أغرقنا إيش الباقي أنا لي مهمة إمنا في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين هذا في آية المفروض للكل أمة هم يعرفوا ما حصل ضمنه إنهم الذي خالفوا رجع أياك قبل من الله آية وأغرقهم وأنهم فلا أرتاح يعني خسر الدنيا وخسر الآخرة وإن ما مهم إيش اللي اللي الناس إلا إنهم يرجعوا إلى الله ويؤمنوا به اذا ارادوا النجاح فالمفروض ان هذا ايه حتى لاصحاب محمد لمن كان له عدل ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين لكن اكثر الناس ما يؤمنون هذا ولا يعني اصحاب محمد ما اجل نفع فيهم وان ربك له العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين ايضا انتقل إلى, الى عاد قبيله عاد وما كان ارسل الله اليهم ايش خذ يا شتر قال كذبت عادن المرسلين اذ قال لهم اخوهم هدن الا تتقون هذه العبارة يعني تبين لنا في كثير من الاماكن ان تكذيب الرسول الواحد هو تكذيب للرسول لان قال keذبة عادن المرسلين حين قال لهم اخوهم هدن الا تتقون و مارضينها فقال تتكذبو المرسل اب salud كذا قال كذبة عادن المرسلين اذ قال لهم اخوهم هدن ,الا تتقون ما, ما بتخاف ربي ما بتخافوا عذاب من, من عند الله إني لكم رسول امين هو كذلك يمثل الكلام اللي كان به تمام لهم بضلوا ما هم لهم اه ما ربي ما بتخافوا العذاب إني لكم رسول امين انا رسول من عند الله وأمين معروف بينكم معروف بالأمانة وصد، فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله وطبعاً بيجوا معهم حين يقول رسول، ما هو رسول الله وقومه دليل على رسالة، إيه بينا على أن رسول، دليل على رسول من عند الله، ما ما الله وأطيعهم. فاتقوا الله ببين كيف اتقوا الله اتقوا الله واطيعوا يعني بطاعتك وما اسالكم عليه من اجل ان اجري الا على رب العالمين هكذا كان دعوة الانبياء كل الذين الناس من ما جاءوا ما أرادوا مطلعها ذكرها فيهم وخذ عن فيهود قال وما اسالكم عليه من اجل ان اجري الا على رب العالمين اتبنون بكل ريانات ان تعبثون قال بوظفهم على اشياء قال انهم بيحاولوا قال بني روح في كل ذي أذيع يعني مرتفع في, في الجبال وما في هذا ذي أذيع يعني المكان هذا يعني كم يعني في بعضهم قالوا مباني للحمام الحمام وبعضهم قال مباني لجلال مفاهرة ما هم لا ما ع السرية ولا ما فا... ما عن فائدة ما بلأخذ العبس هم نحن إنهم تمكنوا زيادة كان بيها في الأماكن العالية ببنوا أماكن قال بعضهم قال لل لح... للحمام ولهما لا وبعضهم بعضهم قال للإيش للمفاهرة بس ما فيها إيش ما فيها فائدة لهم إذا ما بل العبس هذا أشياء دي ما فيها فائدة فقال تبنون بكل ريع آس تعبثون تعبثون بهذا الأمر يعني بتضيعوا اوقات اخذوا لي شيء لا ينفعكم وتتخذون مصانع على علاكم تحلدون قالوا المصانع يعني القصور يستخذوا قصور كبيرة كأن قبائي جلس طول عمر يعني ما طوال عمره كأن قبائي تخلت طبعا الاستنكار عليهم هو كونهم ما بيفكروا في الموت ولا بيبالهم كأنهم قبائي قعدوا دائما في حين يجيوهم بيبنوا البيوت على هذا الأساس ينكر عليهم ليش لجما بيعرفوا انتبهوا انهم بايش بيموتوا وانهم بيحاسبوا وتتخذون مصانع على علاكم تخلدون يعني راجين منها ان تخرجوا. بس انكر عليهم هذا واذا بطشتم بطشتم جبارين هم كانوا قالوا بهم عنف وتجبر اذا, إذا قتلوهم شخص او كذا بيستعملوا مع تجبر واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعوني يعني هذه الأشياء المفروض لكم تنتبهوا لها وهذه الأوصاف وتراجعوا وتغيروها وتستقوا الله بأيش هذلك طاعتي ومتابعتي فاتقوا الله واطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون بيبين لهم كيف؟ ليش؟ قال مفروض لهم تستقوا أليم ينعم عليكم أمدكم بما تعلمون بدين تداروا هنا قالوا هنقول بما تداروا ما خبروا ورجع يخبره وشوه هذا من المبارض احسن من حي يقول امدكم ب... مثلا بالانعام وبالبنين امدكم بذينتو دارين انتبهوا يركزوا كأنهم وشوه يقول امدكم بأن... بانعام وبنين يقولوا الاجمال ثم التوريح بعد يفيد ان هذا امر مهم يعني اذا احيان ترينس يجي صلى واحد ونيلة حاجة رحمة شيء ب... ترفع من انعام ويقال <تصفيق> وش يقول كلا وثلا ما تقول من بدا في كلا وثلا هو اهتمام بها اهتمام هذا الامر اذا قال هذا النعم امدكم بما تعملون بما تعملون امدكم باذن داين وشو امدكم بانعام وبنين بانعام وبنين وجنات مزارع وعيون مياه <تصفيق> نعم كانوا مرتاحين وفي ايش نعمه فانت المفروض أذين عم عليكم هذا النقم اكتدوه واعبدوه اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم انا اخاف عليكم ان يجي لكم عقوبه شديدة عذاب يومه قال, قال اليوم عظيم يوم شديد قالوا حين يصفى اليوم بأنها عظيم عشر من حين يصفى العذاب يعني كأن اليوم كله يعني مأشاه يوم فارهي إني أخاف عليهم عذاب يوم عظيم. <تصفيق> إيه، عظيم هو صلاة اليوم، وعذابه من صلتنا. <تصفيق> إني أخاف عليهم عذاب يوم عظيم. هنا قال قالوا فيها عاد في يعني إيه؟ يعني فيهم بالغة في في العذاب. <تصفيق> إيه، شد من هنا يقول إني أخاف عليهم العذاب. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا فرجع وجب على جل يجمع سماً ما هم تبع له. قالوا سواء علينا أو عفسا أم لم تكن من الواعدين. سواء بتوح حين توحنا ولا لو ما بتوح الله فلن نوما بحدان. هيقولوا سواء. عشر من حين يقولوا سواء وعفس أو لم تعرف. واللام ذل ما بحدان يعني كان هكذا. سواء علينا أو عفسا أم لم تكن من الواعدين. يعني ما احنا من يعني ما يمكن احنا لا يهنؤ من ذلك قالوا سواء على ما او تام لم تكن الراعين ان هذا الا خلق الاول قالها ان هذا الا خلق الاول يعني احنا ما بنفعل الا ما كان الاول يفعله كان بيعبدوا الاصنام وكان بيصبروا كذا ما بلا صبرنا انت وكان الاول يبي حي وبيموت وبس ما في شيء انه يحاكمه ولا وما نحن المعذبين فاذا قالوا كذا هذا تفسير وبعضهم بيقول إن هذا إلا خلق الأول ما هي إلا كذلك قال أنت بتفعل بس فعل بس هو بس ما عدا الواحد أنت بيجيو ناس قبلك بيدعو النبوة وخذا وما وخذ أيوه يعني, يعني ناس بيدعو رسالة ما بيجيو يخذ إن هذا إلا خلق الأولين فهذا بيجيو وتفطر ان هذا الا خلق الاولين اذا قلناها يعني معناها ما عد احنا مبنين لقد وهذا واحنا وهذا هي حاله الأولين كذا الهم بيه ويموتوا ما وما بشي حدا وهذا الاولين ما كان بيبذل الله كذا احنا ما احنا ما خالفنا وإحنا اتبعنا الأولين وانت تريد شيء تبلق برنامج جديد فلذا قالوا ان هذا الا خلق الاولين وما نحن المعذبين تكليب ها الله تكفي بابا سوني ها الله تكفي تكفي بابا وثمه مبدا يصح إن عايزين ينكروا العذاب يعني إنهم إنهم ما بيجي حيث ينكر أي رسول بي يخبروا بالعذاب إن هذا إلا خروج الأولين وما نحن المعذبين فكذبوه فأهلكناهم يعني فكذبوه ما لا رضي الله ولا عدم كان منهم إنهم إيش يرجعون للحق فأهلكناهم في ذلك قال فأهلكناهم إن في ذلك لآية وكذلك لو لاحظناه وتجري ربما تكرر الأسلوب مع نوح وهود وبيذكر لنا وبيقول بعد ما يبي يعني يدهم الله الهدية ويخبرهم بالدليل وما بينفع فيهم ويرجع عادا ويرجع يقول البيضاء درس مفروض لكل كل عاد كل إن في ذلك لا إيه يجي يهلك الم يهلك من إنما رضي الله لمن آله آيت لكم يعني أصحاب محمد او لا اهل محمد او ام محمد ان يدروا ويرجعوا الحين عليهم قبل ان يجي حق لما الله عذاب الله يغفر وما فما كان اكثرهم ما ولا نفع فيهم قال وان ربك له هو العزيز الرحيم فذب ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح على تتقون اذ قال لا قبيله ثمود قال قال سموك كذبوا المرسلين حين قال لهم أخوهم صالح على تابون ما ابتغوا الله وما بتخاف الله إني لكم رسول أمين كذلك ربي الله ما بحصار في كل رسول إلا أن يكون إيش أمين موثوق به إيه قل لا يمنعناك أذن إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعوا إذا بيحذرهم يخاف يعني خوفهم من عذاب شديد في اتقبل الله والرسول قال من عند الله يحذرهم من هذا الأمر الخطير كم أهدين لعلى أنه رسول فكتب الله وأطيعوني إذا بدكم كيف يبينهم كيف يستقوا الله قال استقوا الله وأطيعوني وما أثاركم عليه من أجل إن أجل الله على رب العالمين أتتركون فيما ها هنا آمنين عندكم لكم باتتركوا فيما أنتم فيه من النحما هو رغض العيش تؤمنوا ورجع لكم شيء في, في جنات وعيون هذا جيء بدل فيما ما, في ما هنا تتركون في جنات وعيون مزارع وعيون يعني مياه متوفرة بكثرة مزروع ونخلين طلعوها هذه مزروع طبعا أنا الجنة مزروع قدي كل الثمار وعند قال النخل ربنا قال عندها أهم زيادة هنا تفاضلي مفهوم هم الباقي قدي من, من الجنة هي كلها ما بالله ربنا إذا هي الجنات الأشجار الكبيرة مزروع الأشجار هذه حدوها بيقول الزرع لكن النخل قديم من الجنة الأشجار التي هي مستمرة وي قاعد يقولوا حالها قالوا ان يعدلها يعني كما بيشي بيقولوا عطف الخاص على العام زياده ثمان بالنخل الانفامير تاعها جوربي كيفوا عليها وفي افادات كبيره النخل نعم الاشتهار يعني قالوا ان خلينا هذه يعني الثمر هذه هذه بتخبل أول ما يخرج يعني العذكور قال يجوا عده قال يجوا قليل ضعيف هذا جاي وش فيه من خين هذا ضعيف قالوا بيجوا ضعيف إذا جاء الثمر خيرات كما الثمر كثير يا يا ضعيفه ما وإذا ما بلا ثمرها قليلة هي كبيرة يعني مدحها يعني كأنه أراد أنها كثيرة يعني انك بتين دجاج كثيرة كثير من الثمر من الثمر الهضم يعني كانها ضعيف الطار أول ما يطلع يعني أول ما يخرج من يعني بيخرج كذا مثلًا المطوي قليل ورجع فتلاق بيخرج منه قليل سموب قال يعني وبيهي ضعيفة قال إذا هي ضعيفة بيه ضعيفة إذا في الشجرة يعني خيرس أمضى خيرس إيه هنا إذا الحين يقول هذه وش فيه من باله راح نقول ضعيفة يعني أنها كثير معكم وتنحتون من الجبال بيوتًا فرهم قالوا وتنحتوا من الجبال قال بكان بينحتوا لهم إنما بين البيوت قالوا هالجمع بيت والبيت هو أثنا غرفة <متحدث> الغرفة بيسموها به لإنه بيبيت الإنسان فيها. قالوا سنهتون من الجبال بيصنعو لهم جاوب بييسوو لهم بيوت غرف في الجبال. ربما إنه كان أهلك سابقين بعضهم أهلك بالريح فقالوا فقالوا حطوه في الجبال لنعتي أيش؟ لا شيء أي يخرب هذه فال. مع شيء يخربها يهيجوا يه ما أقوى منها. <متحدث> لكن بي. تنحتون من الجبال بيوتا فرهين فرهين قالوا يعني بت يعني بتبطروا تفرحوا بهذا الامر وتختالوا بهذا الامر يعني حتى يعني الفرح مذموم تفرحوا بهذا الامر الى حد انك ما اتبالوا بربي ولا شيء لان الفرحة ان يفرح الانسان الفرحة هذه ايش هذه تخرجها عن رضا الله هذه مذموم قالوا لا تقل من الفرحين فقال فرهين يعني مترفهين ومكيفين ومرتاحين لعملكم هذا تنحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وأطيعون تقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين لا التابعوا المسرفين كبار القوم والزعماء مسرفين يعني زيدوا فلاح في الفساد الذين يفسدون في الأرض ولا يفسدون في الأرض ولا بيجي منهم مثلها لو كنا بيشدوا بعدهم بيشدوا عم يجي منهم ما قال ما ولا بيجي مصلحه ما لهم في متابعتهم اي فتركم متابعتهم قالوا انما أنت من المسحرين قالوا ايش قالوا صالح قالوا هم سلم من المسحرين يعني ما بلاقي السحار وكدري كم مرات ربما مسحر بالتشديد مسحر بالتجديد يعني السحاروك مدري كم مرات قدامك ما ما إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا يعني ما بلاد تجعوا بالتهدي والسحر ومثلين يتم مرات، ولا أنت إلا بشر مثلنا على إيش ما نبي ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية حتى إن كنت من الصادقين صاحب لنا دليل يعني يبين لنا أنك صادق إذا أنت من الصادقين، قال هذه ناقة قالوا اخرج لهم الهم ناقة من الجبل من الصحراء. يعني انت خرج ناقة من الصخرة بالصخرة ما ما وخرج غري منها الماء من وهذا حقيقي ما وسخ لان هذا كانت بتالي لانها كانت تشرب الماء فكنت تحتاج لها نصيب من الماء يوم كامل تشرب الماء وهم عم وكان بيجي الهم من الدنانه قال كان بتأهل. بيجي منها لبن يتيل يكفيهم جمعه يكفيهم جمعه نعم هذا اللبن الذي بيخرج منها يعني معاهم سافر جو ذا غير ورايح واضح أوه. قال هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يومين معلوم قال هي باكون اهل نسيب يعني لها يوم تشرب فيه ولكم شرب يومين معلوم وانتو شرب وكل واحد كل ناس مع كل يعني كل فريق وفريق وقت محدد انتو معكم يوم وهي معايا ولا تنسها بشو لا حد يقربها ولا يمسها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم إذا ما سيتوا هابسوا عذاب يوم شديد عظيم ما يعني هذا بجيب يمنهم تستيناهي آمنوا بهم لا ما هو تكذبهم بس لذلك ما بلجتك إذنهي عذابهم عند لا, لا, لا فإذا أحد بيجي لكم عذاب يوم ما قامنا عذابهم يوم, يوم لا هو لعاد في هاي بئر لم نادت بتنفع مياه ودعنك بئر في ماء ماء معم يوم يشربون فيه يزيد يزيد مكاد يومين واليوم واليوم الثاني بتأبل من لبن جمعة كلهم تبل من لبن قال هاجرها ما بعلوب بهذا التحذير ولا هو قال واتفقوا عنهم يقرها سدوه وهبو واحد يعقرها فأدروها فأصبحوا نادمين أصبحوا نادمين قالوا إنها من حين إيه قالوا إنها قد قال لهم لا لا تمسوا هذه الشيء فأخذكم عذاب يوم عظيم ومعكم علامة لا يصيبكم العذاب بعد ما تجرواها ثلاث أيام أول يوم بيت في ألوانه حين كنت تسوون امتحان ولا في حم بعد ما أدروها تخبوا يعني لقيت تغيرت امتحان لا خافوا، يعني ماذا يعني يقدوا أكيد نجيب باجلهم، حين تغير أجسامهم ألوانه، وهم وخبوا في الداخل في الغرف في البيوت زاهي في, في الجبال، عم يجلسهم ما نفعهم، فأخذهم العذاب وهلكوا وهلا فوجيهم، قالوا صيحة هزت الأرض ووجبتها تمزي داخل أج داخل الغرف هم في الجبال، فأخذهم العذاب إن في ذاك الآية. أعيها للناس إنهم يؤمنوا ولا عجاه إذا يقعوا يقع في يقع فيها ولا ويعرفوا إن الله بإخرى العجل وما كان أكثرهم مؤمنين ولا بإنفعب الناس فإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطن المرسلين عبد الله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتكون إني لكم رسول أمين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 رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله وأجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمضرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إنه ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ايضا قال كذبت قوموا لوط المرسلين كذبوا المرسلين حين قال لهم اخوهم لوط ألا تتبعون وما رضي اذا كان تكذيب رسول كأن التكذيب الانبياء للرسول جميعا قال ايضا قال لهم اخوهم لوط هنا ايضا قلنا اخوهم يعني واحد منهم وعدها نعمة حينجي والمفروض حين هو واحد منهم انها نعمة لهم لانه واحد جمعار جل له موذوق ومامون وكل شيء ما هو واحد يديد يقولوها ما بلا بيلعب علينا ولا الله علم كيف <تصفيق> هو ايه المخروب حين جيه انها نعمة حين جيه واحد من القبيلة من القوم برفلها الله هو المفروض هو ادعاء انهم ايش الذي منه يؤمن انه يؤمن ايه هيؤمن هيؤمن. أي ما لانه لداه واحد من بعيد ربما يبدأ لهم غالب الله علم كيف لكن واحد معروف وموثوب وعارفين له فقه ما في فجيه ادعاء الى الايمان إذا قال لهم أخوهم اللوط أن لا ما بخاف الله إني لكم رسول أمين نفس ما مثل ما قال الرسل السابق فاتبعوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين كلهم بيقولوا كذا ما أشتوا أجر ولا أشتوا أجير ما أشتوا لأنكم إيش تؤمنوا والأجر قالوه من الله أتعثرون الذكران من العالمين قوم اللوط قال كان بي يفعل الرجال فيفعل مع الرجال مثل ما يفعلوا مع النساء الفعل ذي المفروض يفعل مع النساء كان أتأثون الذكران من العالم من بدة العالم ما لقيتوا للذكران يعني كأن هذا شيء عجيب عجيب ومنفروا إلى الغاية وتذرون ما خلق لكم ربكم هذه خلق لكم ربي لإتيانهم وهو النساء ما خلق لكم ربكم من أزواجهم تتركوهم وتأثون الذكران فأنتوا قد أن حطيتوا تماما يعني مثل ال يعني بهيمية بل إلى بعض الحدود يتو ب شيء برذيلة ما تتجابها جاء أحد من بدته العالم لا ذكور النساء قال ما يعني رذيلة هي مستنكرة هم يعني الإنسان والعقل قال وتذرون ما لكم ربكم من الزواج بل أنتم قوم عاد زى يتو أنتم جار تعدتو ما ديتوا قالوا لئلا من يبطل إنه لا من بل تكون من المخرجين يعني انهم خرجوا ناس قبل قال ها باقي زمنك ايش لو ما تنتهي تترك لا تكون من المخرجين قال اني لعملكم من القالين قال القالين يعني المبغض بل البغض الشديد القالي يعني القلع الب... الب... الب... البغض الشديد ما هو مبلغ الكراهية ولا النفور البغض الشديد لان قال ذاك الزمحشري قال كأن هذا بغض يعني بيقليع القلب والكبد من البغض قال يعني يكرههم لا أبعد الحديث عملهم لا ذكره لا أبعد الحديث هذا عمل عملهم هذا عملهم الرذيلة إذا القالين يعني قلنا لهم يعني بغضش يعني بغض شديد قالوا قلنا لهم كأنه من الق قالوا قال كأن ذا بغض بي بيأثر على القلب وهذا يعني هذا كأنه يعني المؤمنين بيتأثروا يعني كثيرا ما بيتأثروا بالشر سابك شديد نشاط حتى يصبح شيء في البطن كبيكره ويحبه كده كبيكره كره شديد ما عدا مثلا مثلا ربي حذر منه هو يعني كأن كبي يضر في قلبه بيأثر على قلبه على كبد قال إني لعملكم من القالين ربيني ربي, و... ربي نجني وأهلين ما يعملون طبعا حن اسمنهم قال نج ربي نجني وأهلين ما يعملون كنا نجني من أعمالهم وأيضا من العيش مما سيحصل لهم من العقوبة، فنجيناه وأهله أجمعين، وربما هنا يعني اللي ينجيه من العقوبة من عقوبة ما يعملوا، يعني من ما يعملون يعني من عقوبة ما يعملون، ناه؟ رب رجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين فنجاه قال نجاه الله وأسرته إلا عجوزا قالوا زوجاه زوج كانت ايش كانت بتقوم معهم كيف بتقوم معهم تشجعهم وتسجعهم, وتسجعهم اخبار نوح اليهم و... كانت ما هي ايه ما هي كانت قائمة فده فايه ما هي معد الله فنجيناه و اهله و وأجمع وأجمع اجمعين الا عجوزا في الغابرين يعني كان في الإيه؟ يعني في الماضين او في الذين يعني حكم الله عليهم بالايش بالهلاك لا ما بلا يشتوكل له قالوا يعني ما يجب ان احنا نقول انها في ثلاث اولا واضح انها امرأة ما هي داخل المال هذا هو في ذا الجريمة في جريمة ملوات اثيان الذكور واش المرأة فيها لكن وايضا من نتبه المعاصي ذي بتشهيل يعني تخرب الشرف على الانسان يعني زوجة الانسان تقع في تفعل معصي تفعل حتى ولا نحوه قالوا بنزف الأنبياء منها والناس جمع بنزف الأنبياء ما هي متهما بهذا الامر ولا ما متركة؟ كانت تنقل أخباره أسرار تنقل عائلة وتشج أهم وت ضمن بد... يعني ضمن بد... نوعه أسرار كانت تخبر نظامها بأسرار نوعه ولين كلها بأسر بقى... يعني أسرار كلها بعد لا لا هي قائمة فده وقائمة معهم فقال يعني كأنه عدبي في دناها لا ما هو نافع الواحد له قريب من النبي أشد لكم إذا ما أنتبه ونهاج ناجيه ما هو نافع في ذها في كان فيها درس حتى للنساء مثلا ما هو نافع الهنجي زوجة زوجة فلان إذا هي فتلة ما هو نافع في ذها زوجة النبي ما نفعها يبين الله أنها ضرب أمثل أهل النساء أنه ما هو نافع إلا عملها وذي بدها تعمل خير لو هي مزوجة وجهه قال بأشرة الناس دواجه شرعان هين؟ تيها ها صح إنه لوف متجنه وأهلها يعني وذي قالوا أهلها لأنه ربما أن أهلها يعني ذيهم أشياء أهل الجمعة قال اثلاثه كلهم جامع تا بالله إلا الا دوجته. كلهم قاموا معه وآمنوا به زوجته ما رفض الله أهله إلا واهله إلا هذه الا الزوجه الرئيسيه كل هم تصرف ما إيه هولم ما بين لك ما في قد نعم ما بالنسبة الكساب خرجهم حدد منهم أهل البيت ولا في الواقع هم لا من الواقع قال قال فنجيناه وأهله وأجمعين إلا عجزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين دمر باقي يعني قومة وآل فان يلو أهل الشرف لا يقولون ربما يعرف فيها بيقول كلمة آل يستعملها في, في يعني في يعني لهم شرفه كلمة آل كلمة آل يستعمل في من لهم شرفه كمكانه لا مع الله على الجو قال إن الأهل على على أهلهم قال من أهل بدأ من المبلاد زدن مم. زدن مم. هم. أطلع أهل بدأ قال الهندس أهل؟ الله نعم ما هي هنا ولا أهل. على من أهل أهل قال وقالوا امطرنا عليهم قال الا عزيزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطرا من ذلك كان لهم عقوبه قبل دمرهم وعاد الى المطر بالعش بالحجاب امطر عليهم الحجاب نزلت مثل المطر على ايش قومه فاذا قالوا هذا حد الايش اللوطي ان ايه عزيز يقوم بعمليه الرين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 مدركة بجيه روايات طعضها ما بجيه رواياتها خير عدنا القطر ما هي بسدون؟ بلا بيقول ما هي بسدون هي لا يجعلنا عليها ساب الله لكن في آية ثانية يعني يقيرناها تماما هايانا قال وانطرنا عليهم مطرهم فساء مطر المندرين فساء مطر الذي يندر ما يشتكال المندرين أي ساء مطرهم احنا قالوا على الجهة الجنسية يقول نعمل. أفعال الذم والملح وهي في فعل دائما بجهو جنس ما بقال ولا مضاف أو مضاف لا ما في قال إيه لكن يجينس يا ما جم عود نجنس قال الجنس جهو الجنس تحيكون نعمل رجل زاد ولا بيسافر رجل زاد ما تشتري رجل معين والمنظرين شيء إذا المطر كل منذر ضر الذي ينذر منه فهو إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية هذا قال هذه أيضا عقوبة حين يعقب الله من عفاه ولا قال آية للناس إنهم يكونوا ينسبوا ويرجعوا إلى الحق ويؤمنوا بالأنبياء وما كان أكثرهم مؤمنين وما كانوا خيرا ما كانوا ينسبوا لهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم إيه الناس دي كل من درارها. يا على منهم لا نبيجمعها بروها وقصها جمعها أخبار يعني أخبارها بثناء جلوها إلهنا نسورة الشعراء صفحة ثلاثمائة وسبعين آية مائة وستة وسبعين كذب أصحاب وليكن المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أوفوا القيل ولا تكونوا من المخسرين وذنوا بالقسطات المستقيم ولا تبخثوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض المفسدين واشتقوا الذي خلقكم وذي بلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين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 برسان عربي مبين وَإِنَّهُ لفي زبر الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يقل لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بعثته وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين بعد قصة الأنبياء التي مرت ذكر الله قصة شعيب مع أصحاب الأيكة شعيب هو الى إلى أصحاب الأيكة وإلى مدين لو لاحظتوا في القصة السابعة تقول اخاهم نوحا اخاهم لوطا كنا أخاهم يعني إنه منهم فرد منهم هنا ما قال أخاهم شعيب ما قال إنه أرسل أخاهم شعيب إلى أك اصحاب أصحاب الأيكة قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين الأيكة هي الشجر قال الكثير المُتَفَّه المُتَفَّه الذي يغطي الأرض معترأ الأرض من كثرة الأشجار. ربما كان بي... تحت هذه الأشجار عن بي... معبودات بأبدع، كما قال أصحاب الأيكة. إن كانوا بأبدع ربما أصنام أو أي أشياء تحت هذه الأشجار. حتى أطلق عليهم أصحاب الأيكة. لكن معنى الأيكة في اللغة الشجرة الكثيرة المتف. هؤلاء قال كذب أصحاب الأيكتي أو أصحاب الأيكت المرسلين أصحاب الأيكت هذا قرأناه. كذب المرسلين. كما هي عادته. كما هي العادة من كذب رسول قال الله كذب المرسلين صوتنا دي بيكذبوا الرسول وبتاة يقولوا ما يمكن يجي الرسول بشر يعني إنهم منكرين كل المرسلين قال إذ قال لهم شعيب ألا تتقون قال ألا تخافون هنا قلنا نفس الطريقة نفس الأسلوب يبين الله قال كيف ما تخافوا يعني أنا أدر أنا جاي ناصح لكم أحذركم من عذاب من يعني من خطر أنتم مقبلين عليه ما بتخافوا ألا تتقون إني لكم رسول أمين أنا رسول من مالك السماوات والأرض وامين كما تعرفوني كما قلنا لكم بيكون الله يختار الشخص للرسالة بيختار الشخص الأمين بيكون معروف عندهم قاموا يعني سنين طويلة وعرفوا بالأمان فقال إني لكم رسول أمين فاتقوا الله كرر كررت لكن كانك تعرف كيف تتق الله فقال لك الا تتقون كيف تتق الله قال اتقوا الله وأطيعون اتقوا الله بطاعتي الامي باتيكم بما جاء به الله فاتقوا الله وأطيعون يعني اطيعوني انا اللي احذف التخفيف وما أسألكم عليه من اجر إن اجري الا على رب العالمين نفس الاسلوب السابق قال ما اشتكي منكم اجرا يعني ما في اي مصلحه ما هو فقط الا المسرح يتعود اليكم وانا اجري هو اشو من الله او في الكيله ولا تكونوا من المغترين قال او في الكيل لا ينقص من الكيل هذا يعني لو لاحظنا كان بيدوا اليها يركزوا عليها لان الناس بتتهاونوا بهذا الامر كثير من الباعه من الذي بيعوا بينقص مقدار بسيط إما في الكيل ما في الوزن وعندنا نبا يستفيد منه فالله بيشدد على هذا الأمر يعني قال لا المفروض يكون عامله بالعدل أو في الكيل إذا كانت الناس في أو فيه لا تنقص منه ولا منه بدك زيد سهل لكن لا تنقص أو في الكيل ولا تكونوا من المخسرين هنا في كل مجال يعني هذه مثلا أصحاب المحطات ينقص من العداد هذا بايه ما يدخل في هذه المخالفه يدخل في هذه بينقص ينقص يعني في الموازن بعضا يغير عيار الميزان بعضهم يغيره بعضاً بيسكر الماء على فقال في كل شيء قال اوف اوفرك اوفل يعني لا لا لكم هذا الامر اوفل كيله ولا تكونوا من المخسرين وزنوب الجستات المستقيم زنوب الجستات قال الجستات كان الميزان ربما الجستات المراد بالميزان الميزان المستقيم الميزان العدل الذي ما في أي أي شيء أي نقص ولا في اي أي خلل وزنوب يعني عندما تبيع وزنوب الميزان الأشي المستقيم الذي هو في أي المفروض ضبط كامل الذي ما في أي خلل لأن إشارة قلنا رح من بعض بيخرف الميزان زي مثل ده الآلات بيخير يعني يغيروا فيها ليه؟ فالارقام مثلاً قلنا لكم بعضهم في المحطات بيغير في العدد. بيأبرك زعلني بيأبرك تبا ما بيأبرك تبا بينقص. بيحسب قال البلد بيحسب البلد وهكذا. فقال لا زينو يقسطاس ميزان عدل يعني ذي بيحسب لك المقادير يكون عدل يعني لا يكون في أي حيف ولا ظلم ولا في أي خلل. وزينوا نو بيقسطاس ولا تبخس الناس أشياء. البخس في اللغة هو النقص. لا تبخسوا، لا تنقصوا الناس. لا تبخس الناس، لا تنقصوا عليهم أشياء. سلاحهم وضائع. لا تنقصوا عليهم. ولا تبخسوا الناس أشياء. هذا أيضا عامة في كل شيء. لاهم نبلا ليس في الكيل فقط، ولا في البدل فقط، ولا في أي شيء. الأشياء التي للناس لا تبخسوها عليهم. لا تنقصهم. ولا تبخسوا الناس أشياء. ولا تعثروا في الأرض مفسدين. تعثروا يعني تفسدون. بيقولوا مشددين هذا حال مؤكدة كأنه قال لا يعني لأن معناه ومعناه تعثو واحد فقال لا تعثو في الأرض وكأن لا في كان في في, في في أماكن كثيرة قال في الأرض ولا في طيوع لكن ما هنا الحين المسرفين المسرفين في الايه السابقه في الايه السابقه في الايه اللي قراناها الان بالمسرفين المسرفين, عم المسرفين من المشن المشن المشن المشن المشن من اي من أي جهه من, من أي جهة المسرفين الذين يزيدون في الإسراف قال لا اطيعهم حتى لو من بينهم قال وراء ولا, ولا تخرج الناس اشياء ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والजिबله الاول اتقوا اتقوا يعني خافوا من الخالق لكم خافوا من غيره والا هو الذي يجدر ان تخافوا منه لانها القادر لان القادر على ان يتحكم بعنائم يعاقب خلق الذي خلقكم وخلق الجبلة له ما معنى الجبلة؟ له معنى الجبلة يعني ما الامم او الخلق الاولين خلقكم بخلق الأمم الأولين خلق الأولين قبلكم فاتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين الأولين يعني حين كان بيسووا قالوا بيقولوا ما بيعبدوا الله مثل ما يعبد آباءهم كان كان آباءهم قال ها اتقوا الذي خلقكم وخلق آباءكم اتقوا هو الذي يجدر أن تخافوه وتتقوه تحذروا إجابه ما هو تتقوا غضب الأصنام الذي ما تدفعه ولا ضر ولا سويه قالوا انما انت من المسحرين ما قالوها ما انت الله قالوا انت كنت تمرض من المسحرين يعني من الذين اصيبوا بالسحر مسحرين اسم مفعول يعني مسحور قال في مبالغه يعني قالوا كان قد كفر عليه السحر بالسحر كثير لما ما عدك ما عدك طبيعي كنت ما عدك طبيعي يعني مجنون يجن انما انت من المسحرين ما انت الله ما يجنون وما انت الا بجرم مثله ما جانا ما كلذت ادم ليش ما تقبض لي نبي علينا وحنا لا وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك حينك ما أنت إلا بشر إن ظنك لمن الكاذبين هنا قلنا آي إن هنا مخفقة من الثقيلة في التأكيد وإن الشأن ظنك لمن الكاذبين أو فأسقط علينا كسفا من السماء هذا جمة الغواية يعني أنهم بيحاولوا يظهروا إنهم متأكدين من رأيهم وإنهم على صواب حتى أنهم قالوا إذا جه هب علينا إذا هو صدقن به إن به إن به إله ونبا عجب جاك سقط علينا كسبنا سمعه يشتغل يبينه يعني إنهم يتحدىون إنهم إن موافقين يبينوا إنهم موافقين من أمرهم حتى أنهم قالوا يلا قال هب علينا ما صير لأن إحنا متأكدين منك على حق ولا هو جايشي كانوا بيقولوا هكذا يبين وثقتهم من امرهم وأنهم متأكدين من هذا الأمر أنه أن الرسول على خطا قالوا فأسقط علينا كسف, كسف من السماء قطع كسف يعني قطع يقولوا كسف يعني قطع كسفاً من السماء إن كنت من صاذق إذن صاذق إنك رسول ويتهددنا ويقول إن احنا نجيب الله باجي علينا هذا حاجة صاجع حط علينا أسقط علينا كسف من السماء قال قال ربي على ما تعملون كيف كيف الحلم وكيف الإجابة يعني وكيف استطاع يجيب عليهم طبعا ما هو على امره ولا على رايه يقول ان ربي يسكت ولا ما يسكت هو على اراده الله ولكن الحكمه ان الله ضد ايضا حكيم في مهر الناس حتى وان عاندوا حتى وان تحدوا ربي نفسه ال لي مالها لما يصبح يعني يصبحوا من اليائسين تماما ورجع يا ابو المغوبه والله يميتهم فقال قال ربي يعني قال لهم شعيب ربي أعلم بما تعملون الله عالم بما تعملون هو يعاقبكم هو يعاقبكم الان او يؤخر العقوبه او يعني هو عارف ما هو الانسب ما هو هذا الامر بيديكم ان العذاب اللي يحصل الان او بعد او نحو ذلك قال أربي أعلموا بما تعملون يعني الله هو العالم هو ذي بيقدر هذا الأمر بيختار في الوقت المناسب فكذبوه فاستمروا على ذلك وكذبوه لما قد كذبوا وصبح أمر يعني ميقوس منهم وقد استمروا على ذلك حتى أنهم لا يسوط يتعملوا يقعدوا أهلا في السنة باجس وكأنها حكمة الله أذيبي يعصي ورجع يموت هو عاصم فإنه لا يجلس لو يتأمر مئات السنين بل آلاق السنين بيجلس على تياكل مرة حتى له من المسلمين حتى بالنسبة لنا نحن المسلمين حين موت الإنسان هو على معصية ربما أن الله تعلم أنه لا يجلس لا يجلس مئات السنين بل آلاق السنين بيجلس على تياكل بي قدوا أحسن الله يموت على تياكل حالة <تصفيق> فما هو نافع فلما قد أصبحوا أيش يعني قد أدعى بلغتهم الحجة وما عد معهم أي عذر وتم الإيمان ومع ذلك كذبوه فأخذنا فأخذهم عذاب يوم الظلة أرسلهم الله عذاب يوم الظلة قالوا جاء شيء من الحر شديد حتى كانوا بيخرجوا بيتهم ومن القرى يخرجوا في, في, في البر فضل <تصفيق> إيه تبردوا وبسروا للمكان قالوا ووجدوا سحابة فرحوا تجمعوا تحتها كان تحتها شيء من الهواء البارد والنثيمة هواء وبراد تحتها فتجمعوا تحتها هذا الظلة حين يقول عذاب يوم الظلة قالوا تجمعوا تحتها إلا حجالهم عذاب شديد اختلفوا بعض الروايات إن حجالهم عذاب يعني عبارة عن خرجت نار من هذه الظلة وأحرقتهم وهم ريعين عند جاهلوا تحتها وتجمعوا كلهم ويجبهم أجي أنا أجي إيه روايات عن المان زيد أنها إن الله عندما تجمع تحت الظلها رجف بهم الأرض يعني اهتزت الأرض حتى يدمروا ثم يظل عليهم كانوا يتمعين تحتها تحتها تظلم رواية الـ الـ الـ الـ الـ النار لا ما يوجد حماها بشي إشارها لا في القرآن الكريم بس ولا في الرواية الثابتة الصحيحة عليها فأخذهم عذاب يوم الظلة إذن الظلة لأن الله جعل السحابة مثل المظلة ظللهم ظلة جمعوا تحتها يتبردوا ويأخذوا هواء جوعوا عندها قلنا هوا ونسيم وبراد فيجعيش فأصابهم عذاب شديد هل أنت قالوا هذا عارضهم الظلة؟ لا هي غيرها إذا عندك هي غيرها لأنه عندك بالنسبة له رياح جعلهم قال فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين كذلك هذا في آية للناس جميعا يعرفوا أن الله بيمهل الناس وبيديهم الحجاج وبيعهم هلهم ولا بيأخذهم بيعجلهم العقوبة ولكن ما بيمهلهم ما بيهملهم بل في يرجع يابلهم عقوبة إذا ما إذا ما رجعوا إلى الله وأن الله بينصر الحق وبيظهره إذن في هذا لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك الله العزيز الرحيم والعزيز الذي لا يغالب ولا أحد يغلبه والرحيم الذي يمهل الناس ويبيلهم ويبيلهم بكل الطرق حتى يعني إذا كان أي يوجد هناك أي فرصة. وإنه لتنزيل رب العالمين هذا القرآن إنه لتنزيل رب العالمين هذا تنزيل يعني منزل من عند رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل به القرآن الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. نزل به على قلبك ما قال عليك قال على قلبك يعني كان كل ما نزل إلى النبي بيحفظها النبي بيصل إلى قلبه مباشرة ما هو مبلاء إلى سمعه بس كأنه إلى... ينزل على القلب إشارة إلى أنه يحفظه في فكل ما جاء من القرآن نزل به جبريل على النبي بيحفظه ويتسجل فقال نزل به على قلبه إذا في حين يقول على قلبك ما قال عليك؟ على قلبك لتكون من المنذرين إيش نزل القلب لتكون من المنذرين للناس يتنذرهم وتخوفهم تدري وش وشبعي ينذرهم الإنذار والتحذير يحذرهم من أيش من ما يعني من ما سيأتي أيش في الآخرة حتى يرجعوا إلى الله وإذا طريق الحق لتكون من المنذرين <تصفيق> وهذا جميل يعني أنه يعيس يسجل لا يكاد يقول واحد كذا عندك محل الإدراك هو القلب والقلب لأنه يقولون العقل محله هو القلب كما شار إليه نعمة بيقولون يقولون العقل في أي في القلب وأنه محل الإدراك الأوازل ملاحظة قال وإنه ندل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين نزلها الله بلسان عربي واضح مبين يبين أو يبين يواضح وانه لفي زبر الأولين هذا الكتاب مذكور في زبر الأولين مذكور في كتبه في التوراة وفي الانجيل يعني لا أعطي ينكرون الآن في يعني أمة محمد في عهد محمد قوم محمد هذا أقدم في عند الأمم السابقة بل كانوا يذكروا يذكروا في يرجع أي كتاب كانوا يذكروا للعرب كان يذكروا ويتفخروا ويتمدحوا ولكن على أساس أنه برجع يجي عليهم ننبجوا منهم وقالوا قالوا برجعيين ال... برجع النبي يقصد هذا وكذا وكذا وكذا وكذا برجع ان اقلبكم وانتفر عليكم كما جاء فالقرآن في ما النبي والقرآن أيضا كان يذكروه معه لأن السياق الآن في القرآن نعم فكان يذكروا في السياق يكتب الأول قال محمد بن القاسم كان كثيرا ما يذكروه قبل فحينت ما يأتي العرب إليهم إلى اليهود كان بيخبرهم فلذا قال وإنه.. يعني في هذا أيضاً دليل لم إذا بديهم يسمعوا ويعرفوا إن كانوا مذكور يعني دليل عنا حق قد رجعوا يقولوا ما بالله كلام من النبي ولا أنه مسحور ولا نحو قال وإنه قال له وإنه لفي زبر الأولين أي ولم يقل لهم آية كان أي علمه علماء, علماء بني إسرائيل ما كفهم آية إن جاء أبدوا علماء بني إسرائيل دارين به دارين بهذا الكتاب علماء بني اسرائيل كان ايه قالوا بس كنا كان بيتكلموا به اليهود وكان ايضا هناك من اليهود من اسلم ودلنا على ذكر القران وعلى ذكر النبي وخبر لنا في مكانه في التوراة والانجيل حددوا أماكن في الكتب فماذا يكفيهم قال اولم يكن لهم آية, آية ان يكون ايه يعني علام علم ان يعلموا علماء بني اسرائيل ولو نزلناه على بعض الاعجمين فكراهوا عليهم ما كانوا بهم امنين يعني بيقولوا ليش ما هو واحد مثلنا قال له ابنا لكم واحد اعجمي ما انتم ما هنا فيهم لو سوينا وش ما سوينا <تصفيق> اي الاثر ان ان الانسان اذا دجاله دليل فالمفروض يث واذا ما شقيق تنى فما هو راضي لو تب له 100 درهم اذا ما رضيت بدليل دليل واحد يقنع يكفي فذا ما ضيب هذا الدليل يعني لو تجيله ابني الدليل ما هو من رأي يتحججوا كذا ولا ماذا لا مثلنا ولا مر ما هو غني ولا مر يقولوا هو كذا ولا قال ما هناك ولو جينا على لسان واحد عجمي واستر يقرأ لهم يستر يشتر ما جهده إنه عربي لو جينا بواحد عجمي وخلينا يستر يقرأه وحجعلنا له كدرة ما رضي وفتهم يعني ما هناك نافع في المشي. ولو ولو إن المراد بلا عجمي من لا ينطق العربي قال بلسقاله ولو نزلناه على بعض الأعيامين فقرأوا عليه ما كانوا به يؤمنين ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم يعني هكذا كذا سلكنا السلك والإدخال سلكناه في قلوب المجرمين يعني بن دخل الحق في قلوب المجرمين بكل حجاج وبكل البراهن ولا بروا فهكذا هكذا سلكناه يعني أدخلنا ورفضه كأنها قال أدخلناه ورافضينا له فإذا يبين لنا من قوله لا يؤمنون به كذلك سلكنا في قلوب المجرمين لا يؤمنون به سلكناه حال قولهم لا يؤمنون به يعني هكذا بندخل الحق ونظهر لهم ونهب لهم براهن وحجج واضحة حتى يستقر مع يعني ما شيء في شك ولكن لا يؤمنون به إذا قال كذلك ذلك في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب ما يرضي منبه وقد عرفوا الحج والبراهين والكل شيء ودخل قلوبهم يعني ذلك في قلوبهم دخل قلوبهم واقتنعوا بهم ذاتهم ما يرضوا إذا هكذا ح ندخلها في قلوب المجرمين ونقنهم وندخل البراهين وكل شيء ولكن في نفس الوقت ما يؤمنون إلا حين يروا العذاب حتى يروا العذاب الألم لا يقولون نبي حال من المجرمين لا يقولون نبي حال من المجرمين هذا دواء قال كذلك سلقنا في قلوب المجرمين لا يؤمنون نبي حتى يروا العذاب الألم فيأتيهم بعثة وهم لا يشعرون قد يحذره من أن يرجع منتبهين فيقولون، فيقولوا هل نحن منظرون؟ قالوا حين من العذاب؟ برجع يقولوا هل نحن مع في كثير هل نحن منظرون؟ افى بعذابنا يستعجلون هذا كان استنكار لقولهم السابق حين قالوا أسكب علينا كثبا من السماء كيف يستعجلوا بالعذاب وش يعني, وش يعني هذا الـ هذا الـ كيف هذا التفكير كيف هذا الأسلوب عندهم يستعجلوا بالعذاب ما هم دارين العذاب ما هم دارين بشدته ما دارين مع بشيء ما هم, هم جاهل سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما اغنى عنهم ما كانوا ممتعون يعني يعني رايحين قالحين مت سنين طويله ونمهلهم ونمهلهم ورجع اييه من العذاب وايش نفعهم اللي ما التمتع وايش نفعهم ما اعطيناهم في ما اغنى عنهم ما كانوا متاع نفعهم يعني المتاع اللي اعطيناهم ومتاع الدنيا وايش اتفادوا منها اذا ما رجعوا اذا ما تاملوا ورجعوا الى الحق ما استفادوا من شيء ولا هي نافع لهم هذه كل الدنيا هذه ما هو نافع لهم في عندما يصيبهم العذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وإيش أبغى أغنى عنه وإيش نفعهم وإيش فازهم وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون قال ما بنهلك سنة الله كذا ما نهلك قرية إلا وقد أرسلنا من ينذرهم إلا قد نذير ذكرى كان نهنا منذرون ذكرى بينذروهم لأجل الذكرى لأجل التذكير لهم ولا كأنا ربما أجوبها أشي أشياء عقلية المفروض نم يضربها يعني بيقولوا كظاهرة العقل والتوحيد إن الإنسان ولو ما وصل على الوحي إنه باستطاعته يعرف أشياء إنه مكلف بها لا يظلم هذا اللي بيقوله ليش الأشياء العقلية حكم العقلية على تحريم الظلم تحريم أخلاق جوا الآخرين يود الله نعم في أشياء يعني مكلف بها الإنسان عقلية فلكن عد جناب المنذرين المحذرين للتذكير، وما كنا ظالمين. وإحنا إذا عاقبنا كريه الله يبقى إحنا ظالمين. ما إحنا ظالمين بل بيكون إيش بيكونوا قدس إيش تحقوا هذا الإجابة؟ لأن الحمد لله جل وعلا. لا ما إن ما بيرضوا. ما بيرضوا يحتاج أولها. وما إحنا وما كنا ظالمين إلا إذا عذ لا إذا هلكناها. أي ما كنا ظالمين لو ما قطعنا؟ يكاد إنه باهر هذا عندك. لكن ما بيتاولوها وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم الحين قالوا ما بالسحروه ما, ما جن وسوس ما تنزلت به شيطان ما رزعش. هذا القران ما نزلت ما, نزلت. ما تنزلت الشياطين وما ينبغي لهم. ما يستطيع ما يمكنهم قال ما ينبغي لهم يعني ما هذا الأمر. ما هو صحيح هذا الأمر. ما يصلح وما يستطيع ولا يستطيع لو يحاب. لأن ما جاء دم يحصلوا على القرآن حتى ينزله إنهم وهذا بين ليش ليش ما يستطيعون ما ينبغي لهم ما صدقين إنهم عن السم إلى معزولين نقدنا في آيات مئتين واثنين إنهم عن السم قال لأنهم عن الوحي إيه معزولا هو بالوحي بيتنازلوا هالملائكة إلى نصف إلى يعني في السماوات إلى جبريل وفي جبريل يقولها هي إلى إذا الف إلى الأرض ها كانوا الملائكة أو كان الشياطين فيما سبق كان بيسمع في السماء ويسمعوا بعض المرات بعض الكلمات وينزلوا بقى وكان بعضهم يعني شياطين مرده يسمعوا بعض الكلمات وينزلوا بها الى احابهم من الايش الكهنه ويزيدوا عليها كلمه قالوا كذب يزيدوا على الكذب يزيدوا على كذبه ويلعبوا على الناس لعبه وبعضها بيجي فيها خاتيه يصح هذه خلىهم يلعبوا على الناس لعبه هذا بيفسر لنا على الجيل نحنا بعض المرات نسمع مثل ما قالوا في في القرآن إذا أنتم تفكروا قال قال إيش قالوا إنه في رجاء جاء كهان قال ملك بيزل على طهر كذب ك الكهان فإذا قال مذبح الأطفال كنت بيجي شيء بعض المرات من الحقائق دي كلام الكهان ولكنه نادر نادر قالوا إذا جاء كلام صايا بيجوا أكثر من كلام كذب فلذا نهانا الشرع عن تصديقه من هذا في ماذا بك اما الان في رجعه اريع. منعه تماما من ان يأخذوا الله من اسراج السمع من حين جاء نبينا محمد ايه خرف اسبعه وشابه ما عدا احد بسرعه اذا كان في ماذا بك اما الان ما عدم كانت من حين جاء النبي جاء قالوا إنا لما سنى أفيدناها مليئة حرصا شديدا وشو بعى يعني الحين جاء نبينا محمد إذا كان في ما سبق يسبرو كذا فإذا قال أن ما حد للسماء من لا خلاص ما بيجي بيجيل الشباب قال, قال. قال. <تصفيق> قال. إذا قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السماء إلى معذورين هم معذورين عن سماه الوحي الذي يتناقل في السماء فلا تدعو مع الله إلها آخر إذا نهي للناس أن يتبعوا إلى آخر وأن بل يجب عليهم أن يوجهوا العبادة إلى الله فقط إلى الله الواحد وأنت حتى أنت يا محمد لا تدعم الله إلها آخر فتكون من المعذبين هذا فيه رحمة للناس ينتبهوا نبي النبي هذا نفسه لا يرتبع إلى آخر بيكون من المعذبين هذا الأمر ما فيه إيش يعني ما فيه مجاملة ولا فيه يعني ولا فعَه حتى لو النبي محمد يجدوا أفضلها ولا يرَه يتبع إلى آخر قال ولا فيكون من الاش من المعذبين فلا تدع من الله إلى آخر فتكون من المعذبين وأنظر عشيرتك الأقربين أنا قال إذاً لا تتأه لا تتبع إلى آخر وحذر عشيرتك أيضاً لم لا يتبع إلى آخر وأن يوجه العبادة لله فقط وأنظر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين يعني كأنه قال ابدأ بالتحذير والإنذار لأقربك لأنهم أقرب يعني الأقربهم هم أولى بهذا الأمر فلذا بي على الإنسان أن يعني إيش أن يوعي أقربه قبل كل شيء قبل الناس جميعا وبعدها قال وعي الناس جميعا ولكنه ابدأ بأشبى الأقرب وعنده عهيرة كل أقربين ورجع قال ثم الناس جميعا كأنه مراد نعم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين قال ايش واخفض جناحك هنا يعني تواضع واش بيعبروا باللغه بخفض جناحك عن التواضع طبعا الانسان ما مع جناح لكن قالوا الطائر اذا اشتي يضطرح بي ايش بني يذا اشتي يضطرح بني ايش بي ينزل جناح. يخفض جناحك يعني إنه بقى ينزل شيء يصعد يطير ارتبع في الهواء، يرفع جناحه فأصبح ارتفاع جناح الطائر يعني العلو ولا وخفض الجناح للهبوط فقال تواضع يعني اذن تواضع لآش لمن اتبعك من المؤمنين لكل من اتبعك من المؤمنين قال اخفض جناحك تواضع لهم وتعامل معهم مع ملحة اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصلك بعد ما تبلغ كل شيء بقول اني بريء مما تعملون يعني ما انت لست ملزم بأن, إيه لست ملزم بأن يعني بان يؤمنوا ولا عليك ان يؤمنوا ولا تنزعج من هذا الامر ولا تكسبكك نفسك ما عليك انت ما عليك لا تبلغ فاذا ما رفض وقل ايه فين عصاك فقل اني بريء مما تعملون خلاص انتوا يعني ذنبكم على جنبكم ذنبكم أنا بريء منك، فتوكل على العزيز الرحيم، ولا توكل على العزيز الرحيم، إذا عصوك خلف، قل انا بريء من تعمل تعملون، وتوكل على الله با. لا تبالده، ولا تخاف منه، والعزيز الذي عليه يدي... يدي لا يقدر عليه، هذه يدي... هذه توكل على العزيز، الرحيم الذي عزيز ما يمكن أحد ما عليه، ورحيم فيكون رحيم بك ما يمكن إيش يدركك قال الذي يراك حين تقوم تفكر على هذه. قال يراك بيدركك يعني بيدريب كل شيء عنك حين تقوم ظلال حالك بيدرك وحين يجيب بين الناس بتصلي بين الناس قال أيضا يدركك يراك يدرك كل شيء ما انت عليه فت يعني في اطمئن إلى أنه باقي واعتمد عليه وتفكر عليه وتوكل على عزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك و يجي على و عند على الله على لا و عند لا تقول اني بريء و لا تقول اني لا تقول اني لا تقول تقول اني فلا تدعوا الله إلى أن آخر فتوكر على العزيز الرحيم يعني لا تدعو لجي المدورة بل أين يعني فتوكر على العزيز الرحيم الشكرات الفارق ما يمكن على لا تدعو قالوا قال الذي يراك هنا تقوم إذن توكر على العزيز قلنا الذي القوي القادر الذي لا يغالب الرحيم الذي لا يمكن أن يتركك أيضا هو عالم بكل شيء تنفع له. يراك هنا تقوم لحالك وتقلبك في السايدين يعني وراك بين في التركع مع الناس يعني بحالتك في يعني في عندما تكون في الليل لحالك عندما تكون بين الناس يعني في كل الأوقات يدركك سواء أنت وحيد أو مع الناس ويراقع يدرك أعمالك إذا ما يمكن يعني إذا تعتمد عليه تقول إنه ما يمكن ما باي إنسان ولا ما هو منتبه هذا اللي يتوكر عليه. إنه هو السميع العليم متقلبك في السا... انه هو السميع العليم توكل عليه وتعتمد عليه وسم... وتدعيه هو السميع العليم اسمع كل شيء ويد يعرف كل شيء نعم يا قلل يا ولد لا هو يعني قال لا لا يقول لك حين تقول توكل هننبيكم على من تنزل الشياطين قالوا حين قالوا بين تنزل الشياطين على ما بلا تنزل على شياطين بيسحره قال هل انبئكم على قول قال لا هل أنبيكم على من تنزل الشياطين تتنزل من بتنزل الشياطين على ما بتنزل على الأنبياء تنزلوا على كل أفاق أثم على ذلك الأفاق الذي بيكثروا من الإفك وهو تعمد الكذب الذي بيكثروا من اختلاق الكذب وهو مركوها مثلا هذا الذي بتنزل عليه الشياطين وتبلم تنزلوا على كل أفاق أثم وعندما ينزل الشياطين بشيء بيقولنا لهم إذا جاء بكلمة صح بيجيب أكثر من 100 كلمة غلط ولا ولا ولا يسمه ونفس الأفكار هذا ال الكلام بيجابوا الكلمة كل ما يجيبوا الكلمة زيد على هم كلمة من أين ويجابدي يعني ما عز يعني بعيد البعيد إيه قال إذا تنزلوا قال هم هذا عندكم مزيجات الشياطين ما بلا بتنزل على كل أفات أفهم يلبون سمع وأكثرهم كذبون كيفي لو قلنا على المقام هذا هم ليه؟ خبابه على الاخاء اي شنو هذا اي فاه لا كده شنو قال يلقون السمع هذا هنا قالوا يلقون السمع إما ان تكون يا شابي امراض يلقون السمع يعني بيسمعوا بيسمعوا إذا جاء شيء من الوحي يلقوا لا يلقوا يسلكوا اصلا القى السمع على اساس السمع يعني الاذنه يلقي السمع يعني بيستمع يلقون السمع اذا إما أن تكون معنا منهم الاشياء المشابهه بالقول السمع واكثرهم كاذبون يعني ايش اشياء يعني الحين والحين يحبروا للكهابته ولا يلقون السمع يعني الافا كله افاك نافثين يلقون السمع يعني يلقوا السمع الشياطين لهم واكثرهم كاذب واكثر ولا وأكثر نفسهم اذا والوالكاهنة، الشياطين تنبيلجو نسمع واكثرهم كاذب. بيلجو يعني بيسمعوا، ورجع يبدأ ورجع يخبرو لهم واكثرهم كاذبين. واللا والكذارك الأف الأفكار الآثيم الكاهنة بيلجو سهل يعني بيسمعوا الأشياء قل زيد وأكثرهم أم أكثرهم كاذبين. والشعراء ويتبعهم الغاون. ما والشعراء ويتبعهم الغاون. قال الشعراء كثير منهم قال بجيهم على ضلال لأنه باجيك يكذب ما يبالي بيمدح لك واحد ما يزوى بدقه ومدحه وخلّاه مدريكا ويذم لك واحد لو هو من يعني لو فيه أعلى مكانه ولا لو أفضل البشر إذا كحانك منه با يذم فيهم كذب كثير حاجة نعم نعم وكان لين حتى قالوا في كان في زمن رسول الله كان مجموعه من الشعراء حوالي خمسة أو ستة على رسول الله يفتلتوا فيه وينقصوا فيه وفي المؤمنين وفي كان هكذا أصل الشعراء هكذا أكثرهم قال بهم كذا قال ب بهم إيش الحديث بيكذبوا في الحدث فيجيهم دعقولنا رك يمدحهم ما هو مشواه ويذمه له كيف ما هو ويجي يتقلّ في مرة ما هي له قريب ولا شيء ويفضح بالنساء وي يعني طاهرة يقوم يشنع بهم فهم ذا قال الشعراء هم غاون قال والشعراء يتبعهم الغاون إذا ربما ما أيضا هذا بهذا القول عندي يقولون النبي شاعر ولا يقولون قال مش شاعر ما هو ما حر شعر ما بصر يكرش عد نهائيا والشعراء بيأكثرون كذا والشعراء يتبعهم الغاون والشعراء يتبعهم الغاون الم ترى انهم في كل واد يهيمون قال ما بترى ان الشياطين في كل وادي في كل مجال بهم يدخلوا في كل موضوع ويالفوا ويكذبوا ولا بيذلوا به وانهم قالوا يقولون ما لا يفعلون وبيكذبوا ويقولون ما لا يفعلون حتى قال واحد واحد ليس فاهر انه قد اثام ادري كم نسى وافط مدري كم نسى عند احد الخلفاء قال إذا نوجب عليك الحد قال الخليفة ما كذا عندك نوجب عليك الحد قال لكن قم أزيد من القرآن قال وشوا قال وأنهم إنهم يقولون ما لا يفعلون جاء حين قال ابنك من نساء قال ما كذا قال غير ما مي القرآن قال قال يقولون ما لا يفعلون قال. اذا هذا الشعراء يتبعهم الغاوين قال لكن ما هو كل الشعراء اما الشعراء ذي من صدق هو اكثر اشعارهم في الايه في الـ في الـ في الوعظ وفي التفكير وفي الحكمه وفي كذا وفي الترغيب في الدين وفي توضيح الدين ماذا قال ما هم داخلين في هذا فلذا قال إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا ايضا هذا كان كان شعراء بهم غاوين بيهم ولا عبيهم فاتكرفال ما عبيت لهم ذكر الله. يفريش عار واخل في الغزل وفي كذا والمدح والذم والهيا ما عبيت لهم ذكر الله. لكن الرجال قال بيهم بيكثروا قال وذكروا الله كثيرا. وانتثروا من بعد ما ضوينه قال وانتثروا أيضا كانوا هناك من بانتثر لرسول الله من احكي فقال كان يكيف عليهم رسول الله. حتى بشجعهم جار الشعرات كان بيقوموا بدافعوا عن رسول الله قال وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبيا قريبون هذا الآية قالوا فيها وعيد شديد وخطر كبير قال أي من ظلم هنا قال أي ظلم قال قال الكافر ظالم ومن تعدى يعني ومن عبد غير الله ظالم ومن عصى الله ولو هو مسلم له هو كلمة ظالم في كل من ظلم ومن أخذ حد الغير وظالم ظالم ومن ظلم سيعلم أي منقلب ينقلب يعني برجع يدر وش حين يقول أي منقلب ولا يبين وش برجع يجيلهم من شدة قالوا فيها الإبهام هذا يعني تهويل إلى ابعد الحديد سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب وش برجع يجيل مصيرهم وش المصير دي برجع يجيلهم ولا يذكره وش قالوا في هذا من الشدة كأنه لا يمكن أن يوصل. إيه فلاخره وبس برجع عاد يجي في الدنيا بعض اللحظات.